إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات في أعمالنا من يهدي لله فلا مضل له ومن يجل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شري كلام وأشهد أن محمد العبد ورسوله وبعد فإن أخسر كلام كلام الله واخر من هدى, هدى محمد صلى الله عليه وسلم وسم ون ومن وحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فكلامي اليوم باشياء جدا اما ترىك الرجل بيجه وعدنا ان تكلمت فيها وكان هذا اليوم إن شاء الله تعالى، فالله يدفع لهذا الدف، ووافق اليوم الثامن، مئة أحد عشر ألف أربعة مئة أربعة وثلاثين. المسألة مسألة الحذر بالجهل يمكن أن يقسمها إلى قسمين قسم لا يعدى فيه المسلم بالجهل وقسم يعدى فيه بالجهل لو قسم لا يعدى فيه بالجهل وقسم يعدى فيه سهل في فالنقطاء الواقع أن بعض من كتب فيها ورد نصوصا للعلماء فيها الإعدار بالجهي بإطلاق فكتبوا أن إمة الدعوة أو العلماء بعض البفرطة كبقى إمة الدعوة المجدية يعذرون بجأن أو بهذا المعلم هذا فقط ليس الصحيح لأنه رأى نصوصا أطلق فيها العلماء قد يأتينا إن شاء الله يبقى لنا وقت أن نتكلم في هذه الأخطاء لكن قد أعرج عليها لأن بعض الآخر وضب نصوصا فيها عدم الأدان بجهل بإطلاق فقال أن الأئلة لا يعبرون بجهل بإطلاق وهذا فيه نظر أيضا إلا هم على يعني طرفين فيه لهم ينقض الآخر كان ينبغي أن ينظر النصوص الأخرى من أقوال العلماء المقيدة فينظر ما عن نجاح المقصود به هذا يعرف أقوال العلماء يوضعها في مواضعها الصحيحة النائقة بها هنا حدث الخطأ في هذا الباب وخرجت الأبحاث المخالفة لما كتب علماء الأمة الراسخين ممن تقدم وفي عصرنا إلى يوم هذا من يمثلهم النجلة الدائمة وغيرهم من كبار أهل العين الراسخين في هذا الدعم سأتحدث عن قسمين بشيء من التفصيل فأقول بلاء التوفيق قسمين أي قسم لا يقدر فيه مصر وقسم يقدر فيه بالجه Kusen av honom är önskningar. Han är inte i den. Ingen har något med det att göra. Han har inte något med det att göra. Han har inte något med det att göra. Han har يجري على هذا من القرآن ومن السنة أما من القرآن فيدل عليه قوله تعالى وغوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلأكم قال التبري في تفسير الآية فمعنى هذا الكلام لأنذركم بالقرآن أيها المشركون وأنذر من بلأهم القرآن من الناس كلهم ثم من سنة فيدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم والذي والسيد يبئي لا يسمع بي أحد من هذه الهم يهودي ولا مصاند ثم لا يقول بي إلا إلا دخل النرض العلماء التي تؤكد تؤكد هذه الشرطين السادقين قال الشيخ النبات باد الله من بلغه القرآن والسنة غير معدور. إنما أتي من تشاهده وعدم مبالاته. هذا الصوت الأول اللي نتكلم عنه بلغ بلغ القرآن والسنة يعني سمع سمعه مع فهمه يكون بنفسه. شو تفعله يكون؟ نكون البلاغ بلغة. ما سيأتي يعني يبقى أن يصدق فهم لسان مثل فهم الحجة فهم, فهم لسان وفهم الحجة لا، مقصود فهم لسان يعني يكون دلغته إذن شاق الأول يقول شيخ نبال من بلغاهم قرآن والسنة غير معلوم إنما أتي من تفاهلك وعدم مبالاته وقال أيضا أصول الدين لا نعذر فيها بالجهل لمن هو بين المسلمين لمن هو بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث الاستغاثة بأصحاب القبور مدر لهم دعاءهم. طلبهم الشفاء والمدد كل هذا من أعظم الشرك بالله عز وجل الخنافة يقول عصول الدين لا يُعدر فيها بالجال لمن هو بينه المصري. ويسمع القرآن ويسمع الحديث هذا الشرطة العودة سماع القرآن سماع السلام ولا نقول كما قال بعض الأهل العلم أمنه الشيخ العباني وحبه الله حينما قال ينضم البلد، ينضم البلاد نسيها إن كانت البلاد فيها أهل بدا أو أهل شرك يعدوا أهلها وإن كانت بلاد التوحيد مثل بلادنا هذه سعودية فلا يُعذر آهن واقعا لأن صغارهم يسرقون بالتوحيد منذ السرق أو بهذا المعنى هذا ليس بصوافل ليس بفخيح يقول رسول الدين لا يُعذر فيها بالجاهد لأنه يُعذرين المسلمين يسمع القرآن ويسمع الأحاديث استغاثة لأصحاب القبور والنظر لهم ادعاء وطلبهم الشفاء والمدد كل هذا من اعظم شكر لله عز وجل انت كلام شيخنا بالذات واحد اللهم قال النبي رحمه الله الإسلام هو توحيد الله وعبادته وعده لا شريك له الإيمان بالله والرسولين صلى الله عليه وسلم واتباعي فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا انظروا بارك الله فيكم في كلام الألماء تفهم كلام الألماء الإسلام هو توحيد الله وعبادته وعده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع في مجاوبه، فما لم يأتي العد بهذا فليس فليس بمسلم ما قال فليس بمؤمن ختارة متأنٍ يقول أقصد ليس موسى ليس بمؤمن إذا مسلم، فليس بمسلم ثم يضعف رأسه فقال وإن لم يكن كافراً معالداً فهو كافر جاهل اللهم إكرمني كافر معال رائجة جميلة هو إنو كفرون إلا المخالد ولا حاول الأقوة إلا بالله إلا الكافر الجاهل, يكفر الجاهل. ما يكفرون بالجاهل يقول لا يبدو أن تقيم عليه الحجة هذا باطل لن يقول له هذا صامك أنت غلط صاموك خطأ أي باخد فيها هذا صاموك خطأ فيها إذا قال هذا الكلام فقال الشيخ سلمان ابن رحمه الله ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله ما يعلم الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله هذا كلام واضح محكم بينك إذا جاء كلام بعلم من هؤلاء العلماء لا نقول خالق هذا فيما يبغى لا لا لا نقول ماذا خلقوا خالفوا أن في أعلم ثاني لا ليس بفائش ليس بفائش أقص ما تستطيع أن تقول بما عرف جواب منا إياه ونقطع إلى ذلك عند محكمات ثم إلى المحكمات أن عبادة الله توحيد عبادة عينك شوك، وصول الدين لا يعذر فيه لجأت، إنتهى الأمر. فرورة إلى كتاب الله وإلى السنة وإلى إجماع العلماء وإلى ما قاله الفلاس، فإذا جاء كلام مشتبه علينا لعالم، وضمنه إذا هذا الذي واضح أين، وحفظه موقف الأخير أخطأ. أعف الله عنه أعلم سمين أكثر لا ما يمنع هذا إذا ما عرفت الجواب عنه أولا كن يشتبع لك من الشباة من الشباة النسلي قد يشتبع لك لا يشتبع نغيرك كن اشتبعه النسلي تعرفت الجواب عنه أولا تشتبع عليك إجاب للمسكن يا أخي لا تكون تناقبوا هذا فهمك أنت فهمك غرط انظر هنا كلاماً يعيد هذا للشيخ إصحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاد رحمه الله في تكسير المعين والفرط بين قيام الحجة وطابة الحجة يكون كلام جميل في بداية وحباً أقراه تماماً الحمد لله رب العالمين والأدوان رب لا الله على الضرور أعطيبك المتقين وأشهد لا إله إلى الله لأحد الصمت أنه لا يستغرق في الشدائل ولا يدعى إلا إياهه فمن عبد غير صهر المشرك كفور نفس القرآن أشهد أن محمدا عنده أرسوله وخليله صلى الله عليه وعلى المسلم هو فحر على آله وصحبه أجمعين الذي قامت به الحجة على الآلنين قامت به الحجة فلا نبي بعده ولا رسول إذن بمبعثي عليه الفراث الفرام قامت الحجة حكذا جاء الشيخ الفرداء قال بمبعثي عليه الفراث الفرام قامت الحجة ويلا عاد هناك جهد هو في هذا المحنة طبعاً بالعودة إلى تفاصيل والية من العلم كما هو معلوم وصول الدين تغفع كذا في تفاصيل عنده معروف الإطلاقات قد يكون فيها نظر في بعض الأماكن في المنظر. لكن هذا في العموم قال أيضا فقد بلغ يقول الشيخ حافظ فقد بلغنا وسمعنا من فريق ومن من المدعين المقدم ومن من هو بيدع وجه بالشيخ محمد بن عبد الوهاب اذا كثيره يقولون ايش يدعون أنهم انهم يعودون للشيخ محمد بن عبد الوهاب الى اقواله واقوال من تعذيف للامام فحماد عبد الله عبد لطيف عبد الله من محمد بن عبدالوهاب وإصحاب و... وغيرهم غيرهم آهل الإله يدعون أنهم يأتمون به ويأتمون فيه ورد فيه ورد ليس بصحيح لن أقطعوا في السهل أقطعوا في السهل انظر ماذا يقول فقد بلغنا وسمعنا لنسانيق لمن يدعي العلم والدين ولمن هو بدعم مؤتم بالشيخ محمد بن عبدالوهاب أَنَّ مَنْ بالله وعبدا وَعَبَدَ الْأَوْثَانِ لَا يُطْلَقَ عَلِيهِ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ بِعِينِهِ وذلك أن بعض من شاتها منهم بذلك فمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دع النبي صلى الله عليه وسلم واتغاك فقال له رجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه هذا الواقع اليوم ولكن ليس الواقع واقع هذا هو الواقع اليوم تماما ولا حول الأقوة إلا بالله قلت بماذا يقول سمع من هؤلاء الذين اتموا بالشيخ محمد عبداللهار يدعون طبعا يدعون هذا أن من أشرك بالله وعدد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه وذلك أن بعض من شفاهم منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على عرض من دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنت مشرك أنت مشرك فراث بالنبي عليه الصلاة والسلام دعا دعا فلالة وحمي يا عيد الوصف اغفر لي فقال له انت مشرك قال له الرجل الذي يدعو انه معكم بالشيخ الإمام محمد بن عبد الغرب لا تتوقع له وقفه حتى تعرفه هذا وصول الدين هذي من مسائل وصول الدين توحيد وشرك كيف تقول لا فضل قليه حتى تعرفه يعني حتى تضيب الحج عليه الشيخ أنا متعجب من جوابي هذا هذا باقب ليس صحيح وهذا أؤلاء يهربون من هذا لماذا؟ لماذا فروا من هذا؟ فروا من تكسير النفر كبس كفر المسلم إذن فريدنا أن يكونوا تكسيريين على لغات مليون يعني خوارج على لغة على ماجاء في الأدينه خوارج تريد يكون خوارج لا فروا من هذا مستجيرين من الرمضاء بالنار ولا حول قوة إلا بالله فروا من هذا ولقوا في شمئيل عظيم ما هو عدم تكسيد من كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنت تكون الخوارج هو نفس المقولات التي قيلت الإمام محمد عبد الله هذا وكنامه دفيه وعطاره من بعد إلى يومنا هذا لا زال هذا الأمر اتكرار ومن الروسائل الشخصية في التهام الإيمان بأنه خارجي أو على فكر الخوارج تماما مجمع كل حلق وطهي النبي يقول الشيخ صحاق وكان هذا وأجناسه لا يعدؤون بمخالطة المشركين في الأساس وفي ديار إلى آخر كلامه ذات بشيء مهم آخر ماذا من أين أتى بهذا هؤلاء المؤتمنين الشيخ محمد وكانوا قد يصفقوا لهم شبهات على دعوان التي بعضها في أثناء الرسالة إن شاء الله يصفقوا شبهات قالوا ها هذي أدلتنا وين ديها شبهات شبهات وتقوموا على على أصل لا تقوم على السرق هذا كذلك إنما هي شبهات لفتقات من هنا وهناك قال وقد غروا بها بعض اللعاء من أتباعهم ومن لا معرفة عنده ومن لا يعرف حالهم ولا فرق عنده ولا فرق هذا عائل على العاصلية مقلبة كثير من هؤلاء الشباب مقلبة لكن تتبهوا ودكرهوا واعتقدوا خلف ومشى في هذا ال الباب هذا الذي ندين الله به وخطأ خطأ من كانوا على صواب التامون بالحدادية والخروج الداخلة لحل كل شيء من الله لكن جناياتهم تعود على أفسينهم ولفاء متحيزون عن الاخوان باجسامهم وعن المشايخ بقلوبهم ورودهينيه لهم وقد استوحشوا واستوحش منهم بما اظهروه من الشبه عيانا بالله وبما ظهر عليهم من الكآبه بمخارطه الفساق والشكاك انقالاتي عندي رحم الله قالوا التحقيق ما يكسرون انه مشلك بالعموم وفيما بينهم يتورعون عن ذلك هذا الورع البارد ورعا بارد هذا الورع البارد يعيني فلن يددت بجعتهم وذلك بجعتهم وشدحتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوة والله وقع الشباب في حيرة افتراف حيرة وافتراف من على الحق من على الحق ما يدرون حترأت على منير من خواص الإخوان لذلك الله أعلم بسبب ترك كتب الأصول هذه الحنة هذه الحنة ترك كتب الأصول وعدم الاعتلاء بها وعدم الخوف من ذلك نحر الله وفينا بالله رأب عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الله قدس الله روحه رسائل بنينه إنها كفيلة بتبين جميع هذه الشبه جدا كما سيمر وذلك أنه أدنى معرفة لذا رأى حال الناس اليوم ونظر الاعتقاد المشايخ المذكورين تحيرا جدا ولا حرقوة إلا بالله وذلك أن بعض من أشعرنا إليه بحثته هكذا هكذا النصحة بحثوا عن هذه المسألة تدحثه فيها فقال وذلك ماذا يقول وهي نفس ما المقول اليوم تسمعك لقول لأهل هذه انت باب الذين يحبضونها ومن فيها فعلك هذا شرك وليس هو مشرك وراء وراء وراء وراء وراء وراء فعلك شرك أنت لفس مشرك دل حالة القوة تهدنا بالنها والذي يقول يا عين دروس غسلين يا البدوي البدا ورحلين يفدتنا بفعلي وفعلي يقول لا أكثر سنة تقول عاملك الشرك وعنت غير مشرك لكن لو أقمنا عليك الحجة نعرفك لو هذا شرك، صريت وعالت ومن تكفر يعني ما في كفر إلا دعينات رجل يقول لأطوال الفرق البعض أنا أبرقوا لمن هذا أبرقوا من؟ لا يكفرون للبعال كما تقدم هنا أبيل قيم ما لا يقول فمعنى ماذا يقوم أبيل قيم رحمه الله والإسلام هو توحيد الله هذه هي الأصول أعود الأصول اتفع من الأصول اتفع من الأمور المحكمة الواطحة البيين خالب الشيء من ذلك قل ثاني قرأت أخطأت السعب لا تقول تناقضوا اختلفوا لا ما اختلفوا فعمت في فيه مضط قالوا الإسلام هو توحيد الله وحبادته أدو نفسه كم والإيمان بالله وبرسوله صلى الله أتنى. واتباعه فيما جاء به الله أكبر هذا قصر من أصول إذن فما لم يأتي العبد بهذا فلو يسد مسجد وإن لم يكن كافرا معند فهو كافر, كافر جاهدا كما سمعنا عن الشيخ سليمان بسحنا رحمه الله لا يؤمن من الدين بالضرورة هذا لا يتوقف في كفر قائله لا يتوقف نقول نحن لماذا لا يعقل أتكثر المسلمين؟ الحديث أعوذ علينا هذا كفر الله رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت النصوص بهذا هذا يتفق عليه العلماء وأجمعه عليه قر شغل بعض قرور التوحيد من سفيرة عبر ما دانا موجودا بين المسلمين ويسمع قرار الله وقال رسوله ولا يباري ولا يتفك وجعل القرآن وعن بين أيدينا يصنعونه في الإدعاءات ويصنعونه في غيرها ويحبون طباع استريت براء أو يسمّ الدين فهذا كافر كفر بعينك تقول خوارك كافر تأخد كفر بعينك لا لا نقل قل جم عليه كما قال بعض العلماء إن شخون بعض الشخ فرد فين هير العلماء إلى لا ترجم لا بل لم الله لكن احتجتوا الى البلان على كافر ومشرك نقول نعم عند الحاج البيان بلاننا ينسان يقول لا اله لو كل واحد ينسان يقول لا اله لو ان العيدروس او اعبد الان العيدروس مع الله ينسان يقول واحد كيف؟ باهرا احكم عليك بالباهر باهرا تروك اروش ولا تقول عملك الشرك وانت غير مش لك باعر يسرق في الماضي في الآخرة أمرك إلا الله أمرك إلا الله على الصحيح نقوة العلم كما قال الشعون بأس قد يكون اقتنعوا في الآخرة لكن الدنيا يقولون ما في خلاف ما في خلاص خلاف ما كما سمعنا من نقوة العلم وكما تلاتي إن شاء الله يعبد القبور يقول استغيت بي الشعون بأس وكاتل كفر بعينه كأنك فلان كافر وعونات الأمور وحكالا ونفرين أني مستقي بفرنتاج ولا كتلة كافرة شيخ عمداد حدابي ها شيخ عمداد عدابي شيخ سريمان بس بسعمال حدابي لا حاطر الأخوة سيدنا بإله وحسن تقول هذا الأشياء نحن لا بأفكار الحداد ولا بآرائه ولا نعرفه الحمد لله رب العالمين لأنا عزيم الله بالضراءة كبر نعمله من, من آرائه تصرير الحبابي بلاده. كل يجدي إذا كان ولا بد إذا كان لابد من النسبة حيثوا على الجد ومع ذلك لا أكرر هذه التثريات كلها كلهم علماء أنا وعلى عين الرأس حيثوا علماء الجد ومن كانوا على من نطعر سيرهم وطريقهم لماذا الترامل الجائرة؟ لماذا؟ أنسير للناس حيثوا عن حق منا ولا من غير نسبة. الحمد لله نحن نطير بالعلم والتبيين فيطمعون شعور العلماء الأمة فيأخذون الحق وفيعرفون ومن لا ويعرفون تأخذين لكن حول قوة النبي الحسارة من الحق أبدا لا نبي الله لا بحبابية لا بانتفاع بلا أحد إلا الكتاب الله وزنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطلع بأحد من هؤلاء فعليه من الله لا هو أهد الله عليه من الله لا هو هذا الله عليه من الله ما هو أهلنا عليه من الله ما يشتحب نعم وقالت النجلة الدائمة من مضط بالشهادتين مصدقاً بما دلك عليه وعند المقتضى هنا عمل يا بجم العمل ايه في النطق, النطق. ما قلنا نقول بهذا القوة والله ولا عرفنا إلا هذا الزمان لا كنا نعرف هذا أبداً فان الوعب سهير في بلاز التوحيد ما يعرف هذه الأقوى الضالة ما يعرف إلا ما جاء عن علماء التوحيد قد وعن الوعث قد والعمر رقماً في الإيمان جزءاً ما نسمى معروه نشوف كمان وصد صحاً كله باطل وقى يا مقالي بقى العين سيدي الشيخ للبقى اغطى اغطى يا أخي وصلنا لي كل أخطأ لا قلنا مبتدأ ولا قلنا مرجيء ولا قلنا خلال أخطأ أخطأ أخطأ هو أو غيره دمعي السنة أخطأ خلق انتهت المسألة كلها لا يعني تجعل عوالي وما شانع ذلك شيء غريب شيء غريب إذا أخطأ العلم السنة أخطأ أرح الله عنه لا انتهت على دمته فما قلنا غير مرة غير مرة من فيديو والله نقول هذا قال الحافظ أبو موسى النبي قال الحجة هو يقول كذلك قال الحجة أبو إسماعيل كنين أقطع ابن الخزين في الصورة ولا يطعن عليه إلهاء ولكن لا يؤخذ عنه فحسبه ولكن لا يؤخذ عنه فحسبه وذلك أنه ما من أمام قال أبعضي على الشيخ الإسلام دي أبو موسى النبي يعني عرف كل دي في اذا الثاني قال انا بانك انه ما من كلاب الا ولا ما زلة خلص زلة العاجلة على زلة والله نحن ننصر الالباني والله والله ننصر الالباني بماذا؟ لان اذا وجدنا زلة هرطع بجل ما ادفه طبق اخطق على زلة لا تتبعوا هذا نصر عقفين؟ معه لا يقول لا أبداً يا راعي أقطع صار خمشي معه كيف كيف يخطف له ليه مصروف بعد مصروف أبداً سخن بعد رجع لي شقراية ااا الطلاق بمية ال... لا أجرزمية الطلاق إني كأحد مية الطلاق رجع اللي تيه حسن بدر اللي تيه حسن اللي تيه حسن اللي ما له ما هو اللي ما ما كان إن هؤلاء الأصداد من النبي ورد علنا إلى علماء للجمال قادم أقطق هذا سببكوا مخطر لا نتبعوا على أقطاعهم أبدا لا تتعلم بأقطاع الغلماء أقطر بن عف الله علي خاص انتهى أقول من نطق بالشهادثين وكثائقات النجلة من نطق بالشهادثين صدقين ما دل تعليق وعامل بمقطع هدى فهو نسل مؤمن الله أكبر كلام عديد كلام عديد علي نور والله الحق علي نور أليس بالحق تعرف أهلهم كما قرر الله الثالث ينفعه آخر تعالوا كيف أعرف الحق كان حق عليه نور علي أله نور والله هذا نور نعم نعم سبحان الله بين كترقب الخير الذي فيه هذا هو المقصود فمن المؤمن ومن اكفى بما يراقب هما مراقب الشاهدين من اقواله او اعماله الشكيه فهو كافر كافر فهو كافر ما فهو غير مؤمن قالوا قيد مصي هو كافر وَإِنْ لَطَقَ بِهِمَا وَصَلْنَا وَصَلْنَا لا تنفع لن نقرأ بأقوان أو أفعاد الشك يكون والكفر أو هو القبعة بالقعود والاعتقاد والشك والتردد ونحو شك ونحو مثل أن السريف قال بالأمواس أو يزدعناه تنطيرا وتعظينا وَلَا يَلُّزُ الْأَقْلُ مِنْ ذَبِحَتِهِ هذه على الشيخ الفوزان من بلغوا القرآن والسلّة على وجه يستطيع أن يفهمه هذا الشطفان الذي سيأتينا السحب السحب تكون بلغته سيأتينا إن شاء الله ما يلأتي يدوه هذا على وجهه يستطيع أن يفهمه ولو أراد ثم لم يعمل به ولم يقبله فإنه قد خانق عن الحجة ولا يدعو بجانب لأنه قد أغطوا الحجة والله جل وعلا يقول سنزله بيادر والله جل وعلا يقول وفي يجي عاير القران اللي انزلكم به ومنبرق وختمتين بقيت اقول اللهم يكون ثم اتكلم بكلام ديال القران هذا نداء على الشغل داوخنا الله والله جل وعلا يقول اخيا إِلَيَّ هذا القران اللي انزلكم به ومنبرق وقولوا ايجي اشترق الشيخ فكل من بلغه القرآن بلغه فماعد على وجه يفهمه لو اراد الفهم ثم من اعمل بيت فلنأكل رسيما ولا يؤذر بجاه الله اكبر اذا لا تقول لا تقول الا اعنوه في صده لم يحبه هذا غرق هذا خطأ ما انت انتهى سعطة سعيد فهو لسال سعطة ما يرتكلمنا عنه وده كان بلا وده التي جاءت فيه حتى ما كان الشيخ ربيع نفسه يقول ماذا يقول الجاهل هو الذي لم تبلغ الهجة إنا أن يكون حديث عهد بالإسلام وطبع فعمل من الأعمال من أركان الإسلام وغيره أما ولم يعلم إلى الآن الإسلام هذا مثلا مؤسف، وما أعتقد أن نقص ذكاء أو العج أو مشاكل ذلك لأنه ما بلغه أي نصف، ولا علمه المسلمون هذا يعذر بجار بارك الله فيكم حديث عادم بسياط صحيح. أو كان في بلد نائم عن بلاد العلم والإسلام والعبادة والتوحيد وما شاكل ذلك يعيش في غابة من غاباته وصار في وفي بلاد ما وراء موراء النخ وراء الهند هكذا يقول بلاد الجهل والضياع والضرار فهذا قد يُردعوا بالجهل في بعض الأشياء التي لم تبلغوا إذا قصر فيها لا ينكفروا نعلموا ونبين لهم أن يقول يعني على شبادية بعيدة هنا قال في بلد نائي فلا ينكر شيئاً بلاد نقول له لماذا لا تزكي لماذا لا يقول نقول إنسى علي نقول له بلا يجب عليك لذلك كان وكذا هذا قبل أن تبلغوا الحجة جاء جاهلا ويُردع بجهدي لا طبعا هنا لا هذا طبعا هذا في بلد مائي في بلد مائي وفي الحديث العديد الإسلام هذا المستثناء هذا المستثناء من صدرهم العلماء صحيح صحيحا قال أما الذي يعيش وضره أما الذي يعيش في داع الإسلام وفي وصف أهل العلم والدين والخير هذا لا يرضى لأنه في الغالب يكونوا رضاء لا يريد الحق بارك الله فيك إلى آخر كلامه لكن قال في آخر الفتوى والراجح عند أهل السنة نفس الفتوى في آخرها والراجح عند أهل السنة الذي وقع في مكسف لا يكفر حتى تقام عليه العجة إلى آخر ونعيف بفوار ونعيف بفوار ما هو صحيح هذا إذن ما بارك الله فيكم نقول الله إذا كانت المثلة في أصول الدين في أصول الدين فلا نقول لا بد أن أعرف لا نقول راجح. راجح طول واحد طول واحدا قال الإمام محمد بن عبد الله في غلاف القدريه، ولم يتوقف أحد من الثلاث في تفسيرهم لأجل كمهم لم يفهموا فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا Je ne sont pas si à nous. وف كان ان يكون البلاء بنوع من إليه يكون ابلغ في الحجه عليه يكون البلاء بنوع من المبلغ شيء يكون ابلغ في الحجه عليه كما قال الشيخ صالح الشيخ فهم نوعان فهم لسان وصاروا حجه فهم لسان مشترك في وصول الدين فهم الادله المشتركه وهذه دليل عليه اذكر لكم الله تعالى وناقص لما رسول الذي سام قومه لَهُمْ لهم اللَّهُ الله يَشَاءُ يشاء ويهدي يَشَاءُ يشاء وهو العزيز قال وقدري في تفسيري وداصل الى امه من الامم يا محمد من قبلك ومقبل قومك قبل رسولا الا يدعن الامه على في ارسلناه يثبت حجة الله عليه فانت تنفيقه الخضران بيد الله سيخذل عن قول ما أتاه به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده من شاء النوم ويوفق لقبوله من شاء ولذلك رفع فنبله قال المكنز كريس العجاطي قدم على كلام فهو توحيد الله وعبادته وعلى شركة نوم إلى آخر ما تقدم نقول إذن ما نقول هنا أنه نود المساء فمن قامت عن الحجة لا يعدى لمن قامت عن الحجة السردين بعدة منهم لم يفهمها لكل كلام الإمام خلعت رعاة ورعاة الكدرية قال ولم يتوقف من الثلاث في تكثير من أجل كل من من يفهموا فإن هؤلاء كل من من وقال الشيخ أبوطان رحمه الله وقد أخبر الله سبحانه بجاء كثير من الكفار مع تصريحهم بكفرهم جاء كثير من الكفار مع تصريحهم بكفرهم ووصف النصارى بالجبد مع الله يشكوا سنون في كفرهم ولقطع ان اكثر اليهود والنصارى يوم القيامه مقلدون فنعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم كان واضح بين بين قال ايضا بعد ذكر الآية انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله واحسبوا انهم قد وفقوا وقال يقول فبين الله سبحانه انهم لم يفقهوا ان ادعاءهم بكونهم لم يفهم ما كل هذه اللسان في <تصفيق> القفص الثاني يمكن في القسم الاول ما النصوص ممكن ناخذ بعض النصوص ايضا هناك يمكن كتاب ارجو الجهل وهو كتاب طيب في هذا الباب لابن على الراسب وقد قدم له الشيخ فارح زوجان حفظه الله. أيضا نقل كلام محمد حامد الفقين فصح عن سوتمين. قال هذا التفصيل. طبعا كأذ قال معلقا على كلام الشيخ السام الذي كان تعدد فيه حول النزاع لأن في صلاة الفاء البدا وخلاف تكفين آن الأواء البدا. قال هذا التفصيل الله أعلم في آن الأخو والبدا التي لا نفصل كتاب وصلنا نصاحدها كافر. وعما البدع التي فيها نفس كذلك فما كان من شيخ الإسلام ولا غيره يتوقفون في العنان بتكفيرهم وذلك مثل المعلمين بالشرك والوسلية بجعاء الموتة والسعانة بهم والطواف والعكوم عند عدة التي نقيمت بأصناعهم وضع الأموال في مرباطهم واتقاء غرابهم وإقامة الأعياب الشركية بثنهم مع أنهم يتلون صريح القرآن أن هذا شرك ولكن ونفسون في آياته عنهم فكل كتب شيخ الإسلام فكل كتب الشيخ الإسلام وصرحة بكفر هؤلاء فلا تنعقد الصلاة وراءهم صحيحة مهما زعموا لأنفسهم أم زعم الجاهلون لهم وهذا كلام الشيخ ذات من علف بدعاء الأولى واستغاثة بهم دليلهم، وحِسَّ ذلك من الله العبادات فهو مشرك كافر، ما قل فهو شرك فقط، عمله شرك وغلا مشرك، لا فهو مشرك كافر لا تجوز هناك حتفه، ولا دخوله المسجد الحرام، ولا معاملته معاملة الوثنين، ولا ولا يدعي الجهل. حتى يتوب إلى الله عز وجل لقول الله عز وجل في صورة البقرة ولا تنكع المشركات حتى يؤمن ولعمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا ولا ولا تنكع المشركين حتى يؤمنوا ويقول الله عز وجل في صورة في صورة التوبة يا أيها الذين عاموا إنهم المشركون نجف فلا يقول رحب المسجد الحرار بعد عام هذا قالوا ولا انتفقوا إلى كون جهالة الله أكبر أنا أقول لا، سوء فهم. لا إذا بكل آخر يلاحظ قول الشيخ هذا الشيخ مذيع نفسي لا يكون في ناقص وعلامات غير مبين. أو نخطئ في هذا هو المكان هذا واضح هذا ورثة فيه كل علماء ما نقول لا إذا إذا صار الإنسان عندنا نقول هذا خطأ أنا ما أظلم رد رج من المكان من المكان توحيد الله لاعود الله لا ولا شريك له دام. الشرك لاعود مع الله غيره. فالحدود واضحه قال ولا ينتصف الى كوني من جهاله بل يجب ان يعامل معاملة الكفار حتى يتوب الى الله دون لقيل الله سبحانه في امثالهم واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ابا انا والله امرنا بها قل ان الله لا وقال فريق فريقا عدا وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال يا عز في النصارى وأمثالهم قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل فعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون السرعة آخر كذلك رحيم الله كلام كثير هلماء لكن هنا أيضا هنا أيضا كتاب مسألة في المنكرات والبداء. الشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن حسن اهل الشيخ متوفى 1339 وثلاثين تسع وثلاثين. سؤال المسألة مثل الهدا. أي سؤال مثل الهدا؟ أول منكر يجيب الشيخ يسأل عن رجل يدعو غير الله وقد قرأ القرآن. وهو لا نَفْهَمُ منه أَنَّ دعاء ذَيْلِ الله شِرْكٌ وَكُفْرٌ انت من السؤال هل يغفر بذلك؟ وتكون قراءته القرآن كافية في إقامة الحدث عليه أن لا أود التنبيه على أن نسعده هذا بعين شرك الله يعني هل يتعليفه سموه القريف أو فرم الحدث وهل بينه وبين من نشعب بازيتي ولم يبلغ القرآن الفرق؟ الجواب والله الثقه عليه بكلال ومنه نمد الهدايه والتوفيق من ايمان والافكار من قرء القران بالله ما بقص من قرء القران لا بلغ دين وبلغه دين بالشام على و... على جهه ليوكمان ببناء المباني بالعظام وهو يفعل شيئا من انواع الكفر التي يكفر متعاقبها التي من اعظمها دعاؤه لله والاعتقاد في أحد من المخلوقات أن له جاءً ووطاطة ويطلوب بها منه كما يطلب من الله كفار بالتالي ما قال عمله الكفر؟ قال عمله كفر؟ وغير الكافر؟ قال عمله الشك وغيره السلك وغيره السلك وغيره السلك؟ ما قال هذا؟ إنسان وقع في السلك كما قال المؤمن كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيء الإيمان والشك لا يجتميحه بلا التقياد شوك جاه دخل أقول مثلين ظاهر وأنا كنت ظاهر الله في الأخرى من رؤينا الله والصحيح إنهم كما قال الشيخ رنزة إذا بعضهم قال طيبوش أينك إجماعي المدحة سيكون إن شاء أنصفت الأخير بيانة إجماعي لكن هنا أعطيك رصف هو ما ذكره الشيخ في الفتوى السلام لا فقال وكل كلام الشيخ فبل فقط قال شيخ الاسلام من جعل بينه يعني لقد قال ال العلماء من جعل بينه وبين الله وساطه من المقام القافي لاجل الجاه والشفاعه تقر بالدين تقر اجماعا انت هذا اجماع ولا هذا ذكرها في ما يرقب الإسلام من جعل بين الله بن الله وسائط المخلوقات بمعنى آخر طبعاً بلقب آخر لقابل الرجال والشفاعة تحت رأي جميعاً واضحاً من كل اختلف كلام الشيخ للسلام أول أول كلام آخر لا لا. طبع كل كلام من العالم يعني العلمات جميعاً في موضعه فلتفهمه على الصهم الذي فهمه فهمه أهل السنة قال ولا يشترط في قيام في قيام الحجة فهمه لا ولا يشترط في قيام الحجة فهمه لا أدرف شيء عبدالله بن عبداللطيف رحمه الله أرى تجنب التحقيق انظر رفائل شخصية انجوعة المسائل المجدية من يدي الشريفة ابن محمى وضع هذه الأمثال جدا على وغير صردوا في قيام الحجة يمدون في النصوص يجدون موقع أيضا يجدون في النصوص ولا نكفل بعد قيام الحجة قال لها أبص ما تقولون بتي لا ما تكفرين بدون كارث ماذا هذا تقولون؟ ونبي الشيخ السنطينية بعد قيام العجة أو بنوغ الهجة الرسائية هذا رفض كيام العجة يتهمون منها قيوانا أن نفهم الحجة لا ننسى هذا مدأة أصول الدين القيام هنا بنعنى البنوغ بنوغ الشجة بنوغ الشجة ولا يرزم من بنوغ لها تأموها فما جعل بعض الثلاث كما يفهمه أبو بكر وكذا إلى آخر كلاما وَلَا يُصْرِطُ فِي قِيَامِ الحُجَّةِ يعني قصر الدين فهموا لها كما قال الله تعالى وَاجْعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيَفْقَهُوا وَفِيْتَ يَذَانِهُمْ وَقْرَاهُ وقد وفت الله الكفار في موابع من كتابه لعدم العقل الذي يتيجته الفهم وقعه مع ذلك كفره الله أكثر هذا يجب من المعتقد قبيح هذا يحدث من المعتقد قبيح المعتقدون قبيح ومع ذلك بعض المقالات، لما كفرت هؤلاء لا تكفرهم من نصارى لا تكفرهم كما قال بعض علمائي نجد لا تكفرهم الله وصف الكفار في مواضع من كتاب بعدم العقل الذي نتيجته السام ومع ذلك مع ذلك كفرهم. وقرآن ممنوع من, من ذلك لمن تأمنه وطالب الهداية منه وعما المعرض عن القرآن وعما المعرض عن القرآن وطالب الهداية من غيره فقد قال تعالى فيه وفي أشباهه قال اهدطوا مع جميعا بعضكم ببعض عدو فإنا يأتي لكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدكة وظهر لكم أن قيام الحد يحصل ببلوغ عيّاون هذا واضح اكشوص واضحة واضحة بلّنة فإذا وقفت على نفسك خالف هذا قل أنا ما سينت رأيت نفس قيام الحد بعد بلوغ الحد بالسريح ونوصل بيّنّا يقول قيام هنا هو البلوغ هو البلوغ ولا يلزم من البلوغ الفهن لا يلزم في أصدق الفهن كما رأينا انظر ماذا يقول فضع لكم أن قيام الحدة يحصل بالبلوغ إياهم وإن لم يسكنوا وقيام الحدة نوزم وفاهمها نوع آخر وقد قامت عليهم الحدة بالبلوغ هذا كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبداللهاب رحمه الله أولى كتاب مفيد المستفيد من أحسن كتب في هذا الفصل. بين من أحسن يقول. قال فيه واصل الإشكال أن نكون لم تسم الفرقا بين قيام الحجة وقيام الحجة. بي معاك بين الحجة الحجة. هذا قال وأصل الإشكال أن نكون لم تسم الفرقا بين قيام الحجة وقيام الحجة. على اصل إشكال. ما فهمتم فقد هذا وهذا. إذن أخطاء واقعة في تلك البصص. إنما هو رأوا اطراقات رجاعد اطراقات اطلق كلمه جاهز قالوها لا يعلمون متى والاخرون قالوا يعض بجد فاخرج هؤلاء اي بقوت واقرض هؤلاء ولا حول ولا قوه بالله وين علما لماذا تنجزون من الجداء لا رجاله الدائمه رجاله من الدائل رجاله كبار العلماء الحمد لله ومع ذلك نتاهم بالحبابية ممكن أن أولا لكن لا ألو يذهبون أين يذهبون يتكلمون كما يشاءون يقولوا ما شئتم قولوا هكذا قال ابن القيم إذا عجز آهم الأهوائي على ربي لجأوا إلى الألقاء تخذوا الصلقاء عن الأهواء وصطلقوا تبطعموا الشباب تبطعموا كم حدالي حدالي حدالي ليش؟ تنفيه ما عنه نفس يا أخي كما شئت قلنا شئت أرجع بس أنت أرجع للسفين أرجع لكلام العنمة أرجع لكلام النجمة الدائمة أرجع استفد أنت وما عليك مننا نحن تركنا كل ما شئت والله لا يؤثر فينا إن شاء الله ولا نباين في هذا أنها على حق قل لله الحمد لله إذن هم ماذا يقول وقيام الحجة نوع فهمها نوع آخر فقامت عليهم الحجة ببلوغها انظروا ببلوغها هي دا رأيت كلمة في الحجة لا تقول ايش تعريف ألسان هذا خطأ كنت ثم تأتي من النصوص منها تعرض تعرض في عقلك أنت يفهمك تعرضت عندك تجد بيه تقول والله يقول ما نجد شهاده وننقل الاخر وننت ناخذ او اختلف لا ننت من ناخر ولا اختلف هذا ابدا, أبدا. أبدا. بسببها عليكم سباعي هذا مو من إشادة فعندم قب عب عب جوازات واضحة واضحة البينة قال فإن أشكل عليكم ذلك فانقول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج هذا نفس الكلام الذي قاله الإمام محمد عبد الله بن في رسائل شخصية فيها كثير من كلام هذا الإمام وأصل مسكال أظهر أنه نائب ضار في رسائل شخصية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 لأنه يرى تكثير الخوارج بعض العلماء يرون ما تكثير الخوارج الذي يظهر لنا أنه والله أعلم يظهر به أنه لا يؤفرون وإن جاء عن شيخ النباز عن بعض العلماء تكثيرهم إلا جاء عن علي إنهم ينكف نفرون أبو أبو هذا السجنب اللهم قال وكذلك الذين حرطهم علي رضي الله عنه بالنار مع كلهم تلاميذ الصحابة ومع علمهم وعبادتهم وصومهم ويظنون أن أيضا أنهم على حق وكذلك إجماعوا السلف على تكفير غنات من غنات القدرية للجامعة وغيرهم مع كثرة علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يظنون أنهم احسنوا سرعا ولم يتوقف أعد من السلف في تكفير من لكونهم لم يفهموا هذا قال لم يتوقف أعد من السلف إجمع هذا إجمع أبدا لم يتوقف أعد من السلف ما تقول مثلاً يطرق أقوم هؤلاء العلماء تعلمون بهذه السلف هؤلاء هم من سلط لا يتوقف عن سلط تكفي من كل من يصموا قال إذا سأنت ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر أناس لأجل أنهم يعبدون الطواهن الآن ننزلها على الواقع ننزلها على الواقع التي سؤل عنها كفر أناس لأجل أنهم يعبدون الطواهن يُعادون دين الإسلام ونسمونه دين أهل العرب وتشككون في كفرهم أكادوا أنهم ما فهموا كل هذا أبهم وأضعه من لا تقبل هل كل باهر أضعه مما لا تقبل هل عبادة أو ثالث؟ سعات هذه على عباد الأوثان سعات الشديدة هذه على عباد الأوثان مكثرون ظاهر خودكش مشلك مشلكم ضعفيران في الأخير عمرهم من الله صحيح أن آل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق كما قلت في الثاني لكن لكن لماذا يمشون مع النصوص صحيحة صحيحة الكفر من كفر الله ورسوله بدأ كفرون ما نقول لا تكفر لا تكفر والله وراء وراء وراء بارد لا يكفرون حد لا يكفرون حتى بدريش قوم في كفر الكات الاصلي، ولا حول لأقول في ذلك. هذه خطيرة، خطيرة جدا لهذه الأقوال. نسيكم، نسيكم بالأقوال الصحيحة. لم في الأقل علماء السنة ومتابعين، وإذا أخطأ عنه تركنا قوله في هذا المثل. خلاص انتهى تركنا قوله في هذا المثل. وأخر عنه غيره من المسائل الصحيحة عنه. أهل العلمين فيما أصاب فيه. أحضروا هذه عقيدة والله مستعد قولا إذا فإذا ذلك فإنها ما تكلمنا عن هذا قال كل هذا أديا وأظهر مما تقدم إلا الذين حرقهم حينما بطال فإنهم يشابه هذا وأما قالوا كلام الشافعية وغيرهم فلا يتفور أن يأتيكم أكثر مما أتاكم فإن كان عليكم بعض الإشكال فارضوا إلى الله كان عليكم بعض مشكال فارغبوا إلى الله أن ينزيد وعنكم انتهى كلام رحمه الله وعلى درجته مفروبا كانوا هذا نقلوا عن الإمام محمد العبد العبد من كلام الشيخ عبدالله كانوا نقلوا كله من كلام الإمام محمد العبد العبد فيقول الشيخ عبدالله في آخر فتوى قلت فظهر لك فيما تقدم من كلامه حكم النشأة بالية اللائبة أو كان حديث عادل عن المستدنان أنه يدلق حجة الله التي هي القرآن وفي هذا تعرف الفوق بين هؤلاء وعيبين ممن بلغتهم الدعوة واحد جداً كلاماً واضحاً إذن بارك الله فيكم نعود إلى لكل منذ الشيخ إسحاق له كلام جيد أيضاً ماذا يقول لتابع كلامه قال رامي ابو الرؤاسه الشيخ محمد عبد الوهاب قدس الله روحه رسائل بني انك في مثل المجري جميع هذه الشبهه جده كما فهمت ومن له ادنى معرفه اذا راى حال الناس اليوم ونظر الى تقابل المشايخ من يحيرا جدا ولا حول قوه الا بالله وذلك ان بعض من اثرت وصلنا اليه بحثت قلت نفس على هذه الرساله فقط نقول لان هذا الانباط الذين يعبدونه ومن فيها فذلك هذا الشرك هذا هو مشرك هذا كان كمثال في الواقع كأنه اليوم تماما. هذا يقولون والعمق شرك أقل مشكل. ماخذ والله إذا بساعي. والله إذا بساعي. وقفت معنا شبوات شبوات كما قال نطقناهم بعض الشبوات على دواء. وكما قال بعض العلماء لا أن كانوا يأتون في عهد إمام محمد عبدها. سيقول عندنا شبهة أذلها أذل الشبهة عنك كلام واضح كله دك شبهة قال أذل عن الشبهة بأذالها وقال ضدها أما اليوم قال يعني في زمانك فلو بالك بيوم لا أقول لا أضع لك يقول هذا أما اليوم فأصبعت الشبهات أصولاً الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبعت الشبهات أصول يسللون بها في كل المواقع الإسلال بشبهات أو قل أكثر شبهة دعوا للشبهات ونطقوه الله عنه استعاد قال فانضر لما قال له لما قال لأهل الانتباع بيعبدونها سعلك الشرك ولفهم مشرك قال فانضر ترى العجب الله هو أكبر منذ الكلام الذي علينوه فانضر ترى العجب وإحمد ربه وفعله العافية إيه والله فالله العافية أسأل الله العافية أسأل الله العافية فإلا هذا الكلام من بعض الأجهود العراقي داود من جوجي فضان أنا أقول يعني فهمت وقال بعض بعض العراقي قلت أنا داود من جوجي فضان أنا عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الله ورد عليه كثير من الأنا ناج كافيه صغيرة من كتب الجميلة القوية في دا. رب عليه اقصد عبد الرحمن بن حسن ورد عليه عبداللطيف بن ايضا في مصباح الضلام وفي غيره عبد الرحمن بن حسن في دهاج التأسيس وغير من العلماء ربه على العراقي بالضبط فدا هذا العراقية يأخذ من الشبهات أتى الكلام الشيخ محمد عبدالعار وكذا وأتى له قال أنه عند اختصار لأنه كتب في صرح الأخوان صرح الأخوان أتى في المعنات كثير مسلم بقتفار. لا فضله كفر المسلمين انه اليوم لا كفر المسلمين انهم ما كفروا الشيخ الاسلام لا يكفر اذ كفروا دعاء على الشيخ محمد وغيره أن يكفر المسلمين وانهم من الاخرين وهكني كلامين بما هو شبهات انك تقول عملهم مشك ولا مشك اصل الكلام العاده قال الشيخ هنا ثم رنا العدي واحمد الربك وصالح العافية فان هذا الجواب من بعض الأدب العراقي هذه مثال عراقي اختصار يورد عليها حوالي العلماء في مجلدات هو دي منهج التاثير السعودي لاصلاح الدرام وعبد في كتبه على ما يشتمل هذا فرد على داود هذا او غيره من ملوك من بعد عثمان بن من صورو غيره فإن هذا من بعض أزوب التراكم اللي يرد على الشيخ عبد الوطيف وذلك من اللي حدثني عن هذا اللي انفعله بعض الطرفة عن ذلك وأن مفتدل لهم قال الله مفتدل لكم لما تقولون عملوا كشرك وأنتم لا مشرك إيش مفتدل لكم؟ قالوا نكفر النوع ولا معين الشهر إلا بعد التعيش يعني بعد الثامن لا يكفي فيون الحجة أكد أن يقول في شروحاته يقول لا يكفي بلوغ الحج لا بد من قيامها وفهمها والله مستعد لا لا لا لا هناك تفريق تفريق بين وصول الدين يكشف بلوغ وبين المسائل التي تخفر تخفر ثاني فهنا يكون تعرف يقول يكثر الله ولا معين شخص هذا ما تتعرف هذا الورق فرعا بارد ومستمدنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ المحمد قدّف الله روحه أغلبه وطنك الشبهات التي قال بها داوت وغيره لمن يدعوني الوراء في عدم التكسير تكسير عباد الكبور إذا ما كفرت عباد الكبور ما تكثر من؟ لن كفى العسلين طبعا والله مستعاد ولا خلقونه إلا بإله فأنا نكفر المرأة ولا يدعوني الشخص إلا بعد التعريف يقولون يجيب الشروط انت فعل موانع كما في اكتباته بحيدي وغيره ومشتنبون على رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدر الله روحه قدروا السيدنا لهم بارك الله فيكم قدروا السيدنا لهم نفس السيدنا لاخي اليوم على أنهم تمع من تكشير من عدد قدة الكواب وعبد القرد الجهان من الجهال لعدم من ينبهه الله أكبر نفس داعا لابلنا اليوم تشابهت أقوالنا مع العبد الشيخ سلفي. الشيخ السلفي ده عنده قواعد واضحة بيّنة لأقوال الروح كمّة واضحة جد شبعة تضرب الشبعة تغني بالشبعة وبدأ لمقرأ كمّا إنه هو راضح إنه هو بيّن كنش تلوها عليّ أنا ما معرفي رجل علمنا فنرّب فنرّب اختار تخرجني بخوف. قال الحمد لله العجب في المثل الله عافية وأن عافيك من الحول بعد الكوفة ومن من بعد الكوفة. فلما ما سأله أيضا؟ قال كلاما بعد ذلك ثم قال ولا نقول الحمد لله ولا فساد ولا نقول معونة ولا فساد ولا نقول لكما قال مسأيقنا الشيخ محمد في إثبات المستديم وحفيده عبداللطيف في أرضي على العراقيين وكذلك يقولوا أئمة الدين قبلهم ومنه هو معلوم بالاطلاع من دين الإسلام أن المرجع في مسألة رسول الدين إلى الكتاب والصلاة وجمع الأمة المتبوع هذا هو هذا هو بشهاد ويقين تكلم بشهاد ويقين فيقول ماذا يقول لا نقول لك أبدأ. كما قال المشايخون هذا ماذا إيش محكم عنده واضح ظاهر مطروء ولا تناقضة الدرسوس عندهم أبداً هم على لأنهم سائرون على ما ماذا سائرون على منهج صحيح واقع منهج السبس لا قال لا نكن لكما قال مشائخ للشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيدة في ربي عن العراقي وكذلك هو قول آئمة قبل الدين قبل قبلهم وأنه هو معلوم بالإطار والإسلام أننا ها في مصائر الصد في الكتاب والسنة في وجمع الأم المعتبر. وما كان عن الصحراء وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك الله أكبر. لما أخطأ عالم بعثنا بعثنا في مكان الإيمان. مثل الإمام رأي العالم مثل ما هو في أول رجب الله جميعا ومن أهل مثل السنة أخطأ في هذا مثل, مثل, مثل. هذا أو علينا لا صلوا. هنا هذا لا توقف عند واجعله أفضل ما احتجوا على النصوص الواقع البينة لا اكبر شبهه شبها وردتها لك وردها إلى العلمة الراطفين وما تقولوا كينا الناس هذه شبهاتنا كما كان فارجة عزيبا محمدها دلوها شما يا شخص كيف عليها نفس جعلها أفضل ذلك فتخرج بحثة على أنت الدعوة لا يعبرون بالجهل وكما فعلها الجاء اليوم رسال عقيد السلف ورد علي الشيخ النجني رحمه الله بخط يده موجود عندنا الله نفتال راح ناخذ موجود في طبعا <تصفيق> هذا هو هذا من كلام الشيخ ب بخط يده وعلق على العزاء هذا اخبار الذي <تصفيق> قال عقيد السلف العذره بجا العدو الرجال عقد سنة فهكذا مع ترضيحه دائما من وقف صغير الإسلام خلني ابن عبد الوعاء من العدو الرجال وتكثير معين بكلم سيد محمد وآد هزاء نعود بالله من كتاباته ضمنا وأظن قال وإنما يقرأ إيش في تكثير من قام بأركان الثامن الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها إذا خالف المعنون بالضرورة البعض أول الأخفر لا المعنون له وتأول وعلمنا من قراء الأحواله أنه ما قفض التكديد لا قفر إلا أو لا كفرة إلا بالجفوب، لا كفر إلا, إلا بالعذاب، بس أفرعوا عنه يكفرون، أبجاهد لا كفر مجرد لا حدث به. لماذا تبي أن يكون تكشمي؟ أكرر يقولون يكون حواس لا يعلم بالله فروا من هذا، وقع في ما وصل لا يكفر من كفر الله ورسوله، رقى الكفر. فما رقى الشيخ؟ علَّقَ فقال قُلْتُ لَا إِشْكَالَ في تَكْفِيرُ من خالف الْمَعْلُومِ الْدِينَ بِالضَّرُورَةِ الشيخة مجموعة رحمه الله رحمه الله بالضرورة فقال يعني من وقع في هذا فقد كفر ثم السبال النبي صلى الله عليه وسلم كفر الخوارج يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعض النصوص لا يواضحة فقد كفر الخوارج وبهذا المعنى وأكبر أنهم لعب وأكبر أنهم مرؤون الدين وقصام الرمية مع أنه وصفاً بكثرة العبادة واتفق أهل السنة يقول الشيخ على أن على تكفير من قال القرآن مخلوق الله أكبر هذا وصعيه تكفير من قال القرآن مخلوق ما الكفر في الكفر غلط لا قالوا السنة على تكفير من قال القرآن مخلوق يعني كارز من الله وقضى الجهنية الذي يمكنه من الصفات الله وذكر كلاما بعد ذلك كلام الشيخ النجمي رحمه الله تعالى وكلام صحيح قال إذا بعثنا فيكم من المبشرين والصحابين إنه أنكر على الإمام محمد بن هانم تكشير العمل كعبة كوارد وعبد وعبد القادر في هذا عالم من المدبب بما عرف كلمة من المدبب عرفوها عرفوا كلمة من المهلب من الكذا ما جمع النصوص بعضها إلى بعض لابد من جمع النصوص تقت على كلام الشيخ هل يوجد أي لا يعدى الجاهل بإطلق في ألف لا يعدى الجاهل بيطلق. لكن تجد في مكان لا نعبره لا يعدى الجاهل لأنه فرد هذا تقيب هذا تقيب واضح طيب يعدى الجاهل هنا لأنه عاجز دي هذه إطلاقات ونكتفيذات فلا تقول تناقض اجمع كلاما عن بعض ولا بعض واذا يا عزل سعرش يجتمع عليك خلص تركه خلاص يكون شبهة يحتمل عدة عدة إجابات يحتمل أنه كان في أول الأمر طلافك كبيرة إجابة مع بعض العلماء يحتمل أنه مثلا لأنه في كتيد آخر يحتمل أنه أخطأ آخر العمود الأخطأ ما في بأس أنا علموه بالصلاة في مخطوصي ويجعل يعلم وهم عصور أخذ إجابة ممكن نجيب بهذا كل المرغب رحمه الله أكثر في بعض المسائف الإيمان ورد على الشيخ رسامة عنده فلسل عنده كلام إنه آخر بلاد رقمنا ورقم مثلاً أكثر أكثر في هذه. إذا بارك الله فيكم القسم الثاني قسم الأول قصر الدين ما يعرض فيها رجال وتقدمه وتقدمه أول علم إلى آخره قسم الثاني يؤد الشخص في الأمور بلقيقة تخساء نجل ما يكون من خصافي بعض الأحكام الصراعية هذا كلام الشيخ من ذلك أو في دقائق الفتاة ونحوها ونحوهما مما يخفى أن يكون شخصك الرسال بأسئلة بأسئلة لا يعلم عن سيانسية أنا ألي تغير من بكفر قال السيخ المسيان في سرح عنده وفي الحقيقة فكل عمد خبر الله أو أمره فوقف كفر دق جل لكن قد جافى أن خفيت فيه طرق الحي خفيت ورنك تخفى وكان أمر نسيرا في الفروع بخلات ما عبر أمره وصوله وكان من بعائم الدين من الأخبار والأوامن يعني فإنه لا يقلق الدواء فعاله كلام واضح لنا هل بصوره لعمدة ورجعه كلام واضح بيّن وفي الحقيقة فكل رب لخبر الله أو أمره فروك فهل دقا أو جلّ لكن قد يُعْفَى عما قفلت فيه طرق العدن وكان أمر يسيرا في الفرور بخلاف ما عظم وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر يعني فإنه لا يقال قد يُعْفَى عليهم فلا مرارح ذا الحمد وقال الإمام محمد بن عبد الهد فإن الذي لن تقوم عنه الحجة هو الذي حديث عام بالإسلام والذي مش أباب نتنبعيد هذا هو الأولى مستثنين أو يكون ذلك في مسائل خاصية في مسالة خاصية مثل الصوفي ورعب فلا يكفر عطيه وعرّب إذا لو جاءنا نفس عن إمام محمد بن عبد الله يخالف هذا كيف ستتعامل معه؟ يقول اشتبع علي ولي هل ماذا قال الشيخ هنا؟ قال المنرجع في نسائل صدر إصحاب بلاد الرحمن تكفي الرؤية قال المنرجع في متعيسور الدين إن كتاب رسولهم ومجمع الأمة في معتبة وما كان علي الفعادة ولي قال المنرجع إلى في ذلك يقول فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً لا تصدفه شبه وأخذ بصرع صير قلبه عال عليه ما قد يراه من الكلام مشتبه الله أكبر هذا عليك إذا عرفت المحكمات هذه الواضحة البينات هذا عليك ما قاله كلام مشتبه لعلم العلماء في بقى هذا عليك ما يراه كلام في بعض مصنفات أئمةه إلا معصومة إلا النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر لا معصوم معصومة إلا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ننظر أقطع على الكرس، أقطع لما رأيك عندي أشياء معكمة واضحة يعني كل علماء نجد الآن خيام كل علماء من قبل، من, من قيم، ومن قبلهم ناس الآن مغير على الناس ونبدأ في عقائدهم كلنا كلنا نعتقد العقيد السبيل هذه كيف خرجت علينا؟ كتابات ياس البرغام، كتابات كتابات العزاء هذا وريرهم من كتب الآن ولا حلق في سيدة بالله يقولون تابتها دعا او دعا قم من الذي يكتب في هذا المثال يخالف العلماء العلماء يجب على ماذا كما تابت شعر البعض شعر هرزان لا تقول تناقرة هرزان كما كتب بعضهم تناقفت أنت في فائلك أنت ما فعلت انتبت أنت لم تتفعل رجل ما هو واضح من كلامه بيّن لا عرض رجال يقول بعد بعشة الهدى صلى الله عليه وسلم ما كده نفسه دي النصوص واضح طيب الثاني والله حالك حشوك انك لم تفهم قولي قولي لا تقول قوم ثاني ولا صوتك يقول لا عذر لا عذر لا كلام لا كلام دي عيالي انا اقول انه قد نخطا انا اسال الله واس مثلا لما تطرحه جوابك حتجاوب او ان تقول لعند ما فاهمي راضقين قل يا شيخ انا عندي هذا المشكل ما اخطب ما في دفع لكن تقول الشكاء انه علم ما تلاقوا علم انه ثاني لا تدين يا عباد الله فيما تقول من التعاطب ولا حول ولا قوة إلا بالله انظر انظر انت ورافق العلماء ولا مخاطئ تدين أمين الأمر لا يعني في الإنسان واحد منك جار القرية للمتاب وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا إلا هذا عذاب المعلمة قال ان احنا ورحلين حدابية كما تقولون لا بأس لا بأس هذا يرغيكم هذا خلاص أنا بيه لكن لكن العلمة ماذا تقضون فيهم ولكن ما يكون بهذا القدر يقول خلنا نتابع الحداد الحداد الحمد لله لكنا بعض رائع العلم دعون الله خير خضع الحداد في المفاهد وفي غيرها فعند الله من هو طريقه ومن من هو من, من, من, من اتبع على طريقي وعلى من عجي لانا ما أتكلم في الشيخ الألباني أبدا ده أقول فيه لعالم العلماء السنة أقطع مثل غيره، تبغيها أقطع شما خلاص لأنه نصره هذا هو نصر فيها. أخطأ. أخطأ الله أقطع من المسألة التي فيها أقطع أقصر الله أعلم لا على إذن الله فيه يتبع ماذا يقوله الشيكة البوضانة غيره فوق إنه قال أقطع أقطع بلاذا يؤلف هذه الكتب وهذه الأبحاث وهذه الأرصائي ونسبت وكان لماذا بماذا كل هذا أخطأ صلى الله عليه وانتهت المسلم <تصفيق> قال فإن الذي يقول شهرها الأعضاء فإن الذين ينتقم على يحجهون بحديث آله الإسلام والذين شادادية بعيدة رسول الدين. هذا كلام واضح يا عباد الله. واضح. واضح. إذا جاء كلام أذنه وخالف هذا اجتماع عليك من شبه. يعني يحتمل. دعوه عجبة اعتمالات. يحتمل في أول أرض. يحتمل كلام. يحتمل جامعات. يحتمل. وقد اجابه عن العلماء. جاهده أنه يخبه تنكوّد. اجابه عن العلماء. أنا ما ينشده بالصول. ما أنا في هذا على والحمد لله. الجواب يعمر. قالوا أن أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجك الله هو القرآن فمن بلغ عن القرآن فقد بلغت الحجة الله أكبر فلا موارح لنا وماذا قال ولكن أفرد إشكال على، ولكن أفرد إشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فام الحجة شيخ يرد على هذا يعني كانوا يقول إذا رأيتم في كلام كلمة قيام الحجة أنتم ما سيتموها ما فعنتم قيام الحجة عند يرسول الدين إلى البنوخ لا ينزل مساء قيام الحجة في المكان لا تتخفى؟ نعم دعا على جواب الشيخ نفسه الشيخ الإيمان ولكن إن هذا إنا أفضل الإشكال هذه المشكلة عندكم أنكم لم تفاقوا بين قيام الحجة وبين ثالث الحجة فإن أكثر الكفار السملاك قوي عبيلنا الشيخ انما كان الق فان المواثقين الموسميين ووقتين وهرسين لا مفاهيم لله ما كان عليه ما سينوا ومع ذلك فرق كما قرات على ان تحسبوا ان اكثر اصنامنا او يعقوب انهم الا كالانام بل هم ظل السبيله كما قام وقيام الحدث نوع وبلوغها وبلوغها نوع وقد قامت عليه فصمم اياه و كفروا بمن لا اله الا هم انظر لم صمموها و كفروا بما لا قامت حجه اللي هو التعريف لقد وكفروا بجلوغ اذه فهمهم لا لا يسمع الايه يفر الحديث وان نصحبها. إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قيروا صلى الله عليه وسلم الخارج أينما لقيتهم فاقتلوا وقلوا شروا قتلها تحت أبين السماء مع كلهم في عصو الصعادة إلى آخر كلام هذا كلام عيبا للشيخ ربيع يقول في. إنما قضية تعلم في نبي الله موسى، والقول بخلق القراءة، فهذه لا تحتاج في نظري إلا إطامة خدجة، لأن الخدعة فيها قائمة، قائمة قائمة بذاتها فعند المسلمين، وعند اليهود، وعند النصارى حتى نقول المصارع، وحتى يمكن عند الهنود. يعني يعرفون الله قام من سعى صلاة السماوات وعرفوا أنه نبي كريم وما أظلم يسخر نبي كما يسخر من في الكتب عمل الله من الفحص نحن نقول هذا والسلف كفرو كفرو من ينتقص نبيا من النبия ولا يقبلون له عذرا أبدا فإن هذا من البدهيات التي علّفها حتى أجهل الناس فكيف سيد قطب سماوات وتعجب عارف فلا يشترط أن تقام عليه الحجة الحجة في الأمور التي تخفى أما إذا كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيجحده أن يخدش فيه ويذخر منه فهذه الحجة قائمة فيها ولا تحتاج إلى من يقيم على من يخدش فيها إلى قامة الحجة انتهى مسؤولة التنظيمات والجماعات الشيخ ربيع بن هادي والشيخ دعزيز الأذكر فلا يشرب ان تقام عليه الحج الحج في الأمور التي تقفى هذا الكامل الصحيح صح أما إذا كان أمر معلوم من يجيب الضرمة فيجحده أن يخرج فيه ويذخر منه فالهج قائمة فيها ولا يحتاج إلى من يتبع على من يخرج فيها إذا قام الحج هذا هو الكامل الصحيح فكيف يأتي الشيخ فيقول أفم الله الآن هنا طالب البربعان ولا نخرج أحدا من أن يخرج من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله ويرد شيء من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يلب أحد غير الله أو يصلي قبل الله فإذا فعل شيئا مذالك فقد واجب عليك أن تخرج من الإسلام. على كان صائحا لبراري قاشك معلقا على شأن باري. إذا قام و إذا فعل شيئا مذالك فقد واجب عليك أن تخرج من الإسلام. إن كان عارما بذلك واجب عليك أن تخرج من الإسلام. وإن كان جاهدا فأنت تخرج من الإسلام بعد إقامة الحججتي عليك. هنا هنا في القطب. هنا سيد القطب. يقول لا يشترى رضقام عن خده. العدة في الأمور التي تقص. أما إذا كان أمر معلوم الدين بالضرورة هذا ليس لسمعلوم بالضرورة. الدبح لغير الله. معلوم الدين بالضرورة ولا لا. الدخش الله. معلوم الدين بالضرورة أو لا. صلي لغير الله. فعل شيء من ذلك. فما هيكون؟ كيف؟ دحر وجمع بين هذا وذاك. والله فات. كلام جيد لو يكون فمن تقرر عنده هذا الأصل فكريوا لا تتعوشوا بعد وعقل بشراسير قلبه هان عن إلا قد يراه من الكلام المشتري في بعض صلى الله عليه وسلم إلا معصومة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ومسألتنا هذه هذه المحكمة الآن أمور محكمة واضحة ومسألتنا هذه ما هي وهي عبادة الله وعدنا شريك له يعطيك مفتد وصولا تقرر عليها حالة عبدالعسل اذا اجتبع عليك تصنع تصنع العلم معناه او قلنا ما اصنع او قلنا اعطق واعرض منه هذا هو التعامل ما هذا انتظر هم خالف اذا اقول ان ثاني كيف قلت ثاني كيف قلت ثاني اعنكم اقول ان الاول من هناك يقول ان هناك رصوص كبيرة انا وقفت عليها يقول ان اجمع ثلاثي الان وعندنا الإنسان إن شاء الله تدخل الإجمعات والقاطعات على تكسير عباد القبر نصوف كثيرة كثيرة جدا جدا سأتنى مع بعض الآن كيف؟ يبعوا يجب العلاق إجمع ومنا يجب ناسية نشتبه علينا اشتبه خلاص لا جعلوا القرن ثاني أو تجعلهم متناقضي كيف يتناقض العلماء كيف؟ نظر من يقول فيها العاصم بهذا القرن فلد البرعامي تجدها مثلا من هو العزباع وما شاء ذلك يمكن من يكتبه يعني للبقر هذا أكبر العلماء أنا نجد في هذا عليهم وعلم قال الحق فيها مثلا لا أصر كل العلم سنة يخطوصي ويجري عدم قال <تصفيق> بصريك الهرابي هي عبادة الله وحده شريك لشريكنا والضراءة من عبادة ما فيها وأنه من عبد مع الله عن فقد أشرت الشرك الأكبر الذي ينقل علمه هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسول وأنجل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن قبل بل ما ذا وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن هذا نظيم هذا بالقرآن بالرسول والقرآن إذا أنت قلت لا أكثر عباد القدور إلا بعد ماذا إلا بعد التعريف أو بعد فهم الحجة فهذا يلزم منهم مكتقد قبيح كما قال بعض علماء نجد وهو أن الحدة لا تكون موقف بالرسول ولا حول قراء إلا بالله ونجد منه كما قلنا أولا أنك لا تكثر يهدون فارع لأن الله كفر الله عن جهاز ونفر الحدة ونفر الله عن جهاز وهكذا تجد الضواب من عينة الدين في ذلك الأرصم في من أشتك بالله فإنه ستاس إنتان وإلا قتب لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في مسائل الخفية التي قد يخفى جميلها على بعض المسلمين كمسائل نازع, كمسائل نازع فيها بعض أهل الضبع كالقدمية والوجي أو مسائل خفية كالخفوط والعط وإنسى الله أكبر انظر ماذا إن يقول وكيف يعرفوا عباد القبور ليسوا بمسلمين قلنا بعضهم قلنا ما يرى أنهم كفر أصليين هذا يقول لله يقول لهم يقول لهم ميسوا بمسلمين ويقولوا مثل من الإسلام وعنهم قمع الشرك العمل الله أكبر انت فيان كما قال الشيء عبد الرحمة بن حسن فتح النجيد إينا وشت انت فيان كان يوم فتح وعن لا إله إلا الله ما لا تقول عنه تقول مسلم يقول يا الله ويا عيد الرسل او يدعو العيد الرسل مثلا يأثرت الناسين لا بدوي يغفر لي أرحمني. كيف تقول مسلم كيف كيف واقعي تقول أبو مسلم ويقضي غير الله طيب من نقع للذنى ماذا تقول له تقول داني من نقع في اللواء تقول له موطن من نقع تقول موش ولا مشك دي مش إذا تفني تفني أشيء لهذا قالت الدرجة الدائمة قال فنحن كفرناه أيد، نسمموه بالشرك قبل إقامة الحج. قبل الحج مثلا لي حتى لا آآ لأن البعض ذنب ومال وكذا بعد آآ بعد عام الحج. فقالوا إنما سميناه قبل إقامة الحج بالشرك. هذا دام أصلان أحكام، هذا بدل من, من معرفتي. فتسميته بالشرك. Om de kan tillhöra, så är det din. det Är det i det är den som är den är den som är den som är den som är den som är den على بعض المسلمين كما فائلا نازع فيها بعض الأمداء كالقدارية المرجئة وفي المسائل قفية كالصفر بالعقص وكيف رعرفون عباد الكبرى وعمليات المسلمين ولا يدخلون في مسلم الإسلام ونبخل على شرك عمل والله تعالى يقول ولا يدخل من الجنة حتى يالج الجمل في سلم الخياق وما يشرك بالله فكأنما أخرى من السناء فتقطفوا الطير أو الذي في مكان سعيد وقال إنما أعلى فلنشرك وقال ومن يقفر بالإذن فقد حالك عمل إلى غير ذلك من الآيات ولكن انظر ماذا كان ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو ان الحجه لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقران والله بالله من سوء فهم اي والله اي والله اي والله على سوء الفهم صلوا علينا سوء الفاهمين صلوا علينا سوء فهمين على ما يقوله علماؤنا بالحق هذه المسائل صلوا في هذا سوء الفهم على الله قول السديد وأنه في الكتب سوء فاني من سوء فان من كبه قالوا ولكن هذا المعتقد لذلك منه معتقد كبيفا وهو أن الحجر أن تقوم على بالعمة برسول القرآن يعوذ بالله من سوء فان الذي أوجد لهم في آن الكتاب الذي أوجد لهم في آن الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم بل أعلى الفترة الذين لن تبلغون الرسال والقرآن وناثوا على الجاهدية لا يسمون المسلمين درجنا ولا يستغفرون وإنما اختلف آهل العلم في تعذيبهم في الآخرة وعالبي الشبعة التي ذكرنا شبعة شبعة سمناها شبعة صدق الله وعالبي الشبعة التي ذكرنا قد وقع مثلها دونها بأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله ولكن من وقعت له يرعى شبعة ويطلب كشفها وإننا ندخلنا في زمانه ما باركم لزماننا صرحوا لقوتنا بالله وما مركم ما نعرف هذا أبدا إلا في هذا الزمان إلا في هذا الزمان ثالث سنة الأخيرة ما كنا نعرف هذا أبدا في ميلادنا في غيرها أبدا لا كنا نعرف للمعتقد الصحيح الفريق إلا لمن تشعى بالكتب المخالفة قالوا أننا لم نكن نفيم من عمنا أصلاً ويحكمون على عامة المسلمين بالتالي والجهيلون من خالفه. نقول، نفس الكلام الآن، ولكن من وقع له؟ يقول هذه الشبعة التي ذكرنا قد وقع مثله دون هؤلاء في جبل الشيخ وعمل رحمة الله. ماذا كانت عادي؟ ماذا كان صار؟ ولكن من وقع له؟ يعني في زمني لرأى الشبعة وقت الكشفاء. لا إيمان بكشفنا هذه الشبعة. وأما من دخلنا يعني في عهبة طلب ذلك اليوم فإنهم يجعلونها أصلا أصلا هذا الشباب زعلها بالله ويحكمون على أمهة المشاكين بالتعريف يعني سواء كان أصوك دي أو أصوك خفية تكلم عنه ولا لا وصل اليوم تماما ولا ما شخ فن بعينه حتى لا يقول الإنسان هذا يقصد فلانا معداد والله يقصد كل الكتابات الموجودة كلها كل الكتابات الموجودة وأما ما ذكرنا فإن يجعلونها أفضل ويحكمون على عيال مشركيه بالتاريح، فالمجتهيلون من خالفهم، جرهم خالفهم، عن السنة، فلا يوفقون للصواب، ما هو أكبر، فلا يوفقون للصواب، لأن لهم في ذلك هوى، طبعاً في ما نتكلم هؤلاء بهذا اليوم لا، ومخالفة المشركين القلوب أن بعد الله أكبر، لا يقول هذا كلام سخاء. الله. الله أكبر ما أكثر المنعنتين وهم لا يشعرون نعرض كأن هذه المقدمة لتكون أدعى لسهل ما سيأتي من حجج على هذه المثالة إلى آخر كلامه إلى في طرقنا الرسالة نعرض لبعض كلام آئلة في قضية في هذا المثالة قال الشيخ من باس في شرع الكشف الشبوهات إذا كان بإم المسلمين لا يعضب الشيخ ان الذي قد يخفى مثل بعض واجبات الحج او واجبات العمرة واجبات الصيام والذكاة بعض احكام البيت وبعض اعنى امور الغيبة قد يُعدر وثالثة عن لكن قفل الدين قفل الدين فهم يقول ان الحج غير مشوء او الصيام غير واجب والذكاة غير واجبة هذا لا يخفى عن المسلم هذا شيء ما عندكم يعدي بالدروح سون الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في سنيق أصحاب مجلس المسلمين الأوائل الذين لدؤون البلاد الشيوعية ولم يمضوا ذهابا على حال آباءهم ولم يدروا عن الفلاسفة شيئا لأنهم لم يبلغوا يبلغوا عن الله ولا يعرفون عن الإسلام ولا غيره فهل آخذون أي هل يصدق عليهم أنهم كنّفون أصحابكم الله أجل الإنسان الذي لم يعرف الإسلام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 ولا قرآن ولا أي شيء من كلية فهذا يدخل يقول لك لا منصر إلى من المرسول لأن ربك لكل ما كنا من يبنغه قيل أن النسر إلي المنصود ومكيامه ورطوا العقولة ورطوا معرفة ثم نقطع ذلك الرسول بقى الجنة ورطوا ذلك الرسول بقى المعار وستدام بها دلائر وما كنا مؤدلين حتى مع الرسولة والنساعة المنصودة في الكتاب المكيب طبقات المكلفين في آخر كتاب طريق الهجاقي ورسولنا أيضا الذي يتوفر القبر ويطلب المدد أن يقوم هذا كافر نقول عملك كفر نكتفي بهذا لا قال نقول عملك كفر وهذا يقتضي كفرك أيضا هذا معين عمل كفر نقول هذا العمل كفر وهو كافر بعمله. ونطلق عليه أنك كافر بعملي مدانا أن نفرع فالعبادة لزيد الله لو ما كان هذه الحالة ماذا لا ما يوصف. ما نقول على مجاسب كفر مجاسب لا شرك هكذا شرك مشرك فأعمل معهم في الدنيا ما عملت أعمل معهم في الدنيا ما عملت مشرك لو ماك على هذا الحالة لا يغسل على أن يصنع عليه ولا يزيق قارب المسلمون هذا الشيخ عبد من هنا ده رحمه الله وإذا لم يموت بيانتي من زوجته حتى ولو قال ألف مرة لأنه من جنتي من صلى بلا وضوء فلا تصل الصلاة بلا وضوء إيش سلم الصلاة هذه فأنتعجب الشيخ هل يقول لا إله إلا الله ولكنها السبعة ولكنها السبعة وأرقل معناها باستجارته وطلب المدد من غير الله لأن لا إله إلا الله تقتضي أنه لا يبع من دفع أرض ولا إلا الله فهو مستهات العبادة واحدة ولا شريكنا والعبادة ما فيه هو مستهات الله واحدة يصم جامع لكل ما يحبه الله ويرضعه إلا قواله ولا يفعل الظاهر والباطنة والله عالم وكان رحمه الله في شرح التوعيد رقم 11 شريكاً ماذا تقول الحجة؟ قد من بلغوا القرآن فقد قاومت عليه الحجة قولي تعالى وأحيى إلي هذا القرآن ينذركم به ومن بلق أي بلقه القرآن انتبه الشيخ مات قبل الحداد ويقال حدادي أرغبت حدادي ثم الحداد ما يقول بهذه الأقوة ما يقول بهذا كيف يقول حدادي في عامات بغير العق قال رعاني الصرط قال يقول الآخر هذا اللي عدا الزنون يقول نترك الحدادي نعنذ بالله من هذه السفاها فيه قالوا وَهَنْ يُشْتَرْفِ أَنْ يُتْحَنْ يَفْمْ هَذِهِ الْحُجَّةِ قال لا بل يكفي وصولها إليه لا بل يكفي وصولها إليه ثم عليه أن يتدبر وأن يسأل وان يحرف على السؤال وإلا كانت تقصيد منهم وإن كان يعمل الشيك بها سمية وإن نصر على خير هذا السؤال قال ليس هذا ليس بحذر فإن الله تعالى يقول قلنا أن ننبئكم ونخسرين من أعمال الذين ضمنوا صعيفوا في الحالة الدينية ونحسنوا أنهم يحسون سرعة وقل تعالى فمن ذيه أنه سوء عملي فرأى أهتنا قال الشيخ معالم بصارع العسلمين يتحدثون طبعا ضل العالم السني العلم الراس ما لكن لو أقطع لو أقطع ذلة ذلة الله وقت لا يعتقد على ذلة إداء انتهى لا يقول ينكر من دي فعاله بغلط خطأ قال في تفسير المائدة الرابع عشر جدا. السؤال أظن الشريط ما موقف المسلم الذي يصور صليم الذكي ولكن يعتقد بالأولياء والذين, والذين يسمون في بعض الدولة الإسلامية اعتقالا جيدا أنهم يضرون وأنفعون وكما أنهم يقول دعاي هذا الوليد فقل فلان لك كذا وكذا إذا شف لا إبني أو لا في أو بالله يا فلان ومن هذا الأقوال فما حكم ذلك وما مسلم في الجواب؟ يكون صلحا فيه, فيه. تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبول من أولياء ولادعوه تسمية مسلمًا جاهلا من المصنّي. برأيكم؟ عن الشيخ نافع تسميته هو جاهلا من المصنّي. جاهل ففي الحقيقة أن هذا ليس مسلماً أنا مسلم. ما هو أكبر لأنه مشرك إذن إذا جاء على الشيخ مردين كلامي مخالف هذا يقولك ما قد جاء مثلا يقول العظم مثلا العظم الجام الخلاس مثلا نقول أخطأ حظمه حظمه أنه قول أخطأ أخطأ في هذا لكن هذا يقول صحيح لا يشكرون أريد هذا يقول صحيح لا فقط بيعلماء السنة وهو ماذا يقول في الحقيقة أن هذا ريس المسلم لأنه مشرك أنا بادرة أسماء بادرة أسماء كثميته بما يقع فيه زاني بلاء زاني لا طبيعتي قشرك مش تكل مسلم كيف مسلم كيف تكل مسلم نسمنع مشرك تعامل معه معاملة المشرك لا يوصل عليه ولا يوصل الى اخر وفي الاخرة امر الله وقف فيه يقول الصعير اختبط حتى قال العلماء. ففي الحقيقة أن هذا ليس المسلم لأنه مشقال تعالى وقال ربكم دعوني وستجد لكم إنهم يستكلمون عن عبادة سيكونون جعلنا مداخل فالدعاء لا يجب إلا من الله وحده فهو الذي يجيب الدرء وهو الذي يجيب النفأ أما يجيبه منطبع إذا دعاء ويجيب السوء يجعلكم خلفاء الله قل لما تذكره فعاذاء يقول الشيخ فعاذاء وإن صلى وصامى وذكاء وهو يدعو إلى الله ويعبده وينظم له فإنه أسلم قال فإنه وشي الشيء الهدين فإنه وش شري قال أضعت بآية قد حرم الله وعليه الجنة وما الله الله وما للظالمين الله من صار طبعا ذكر العلماء المثلثة آخر تكتفون معه في الدنيا الدنيا جمع خلاص قائم تقول دي أخليني. لا لأنه سهل لأنه سهولة في إجماع قائد إذا بارك الله فيكم لا يقال لما نطع بالسلك الأكبر تحلوا بسلك غير الشيك في الصددي فقال في المثال الذي تقفى قال الشيخ معامل بن براني في الفتاوى أنا أصدرناك بالكثير الكثير ما ومدات وعلى ما نجل حتى لا يقال إيش جاء عنهم خلاف هذا على الشيخ محمد البرائي بالفتاوة من الناس اللي لا ينكفلوا عيّاً أبداً ويسبرونها أولياد من أشياء من كلام المثالين غالطوا في فهمها الله أكثر غالطوا إذا نتوني الغراب فنفا مشوص فريحة تنتقل فنفا بس كناقبوا اختلفوا ده ما كناقبوا اختلفوا أحدهم ما كناقبوا اختلفوا أبداً الحمد لله الفعب عندك الحظة في كناقب ختجي في لاش المثالي جمعين الله أكبر خوص من هؤلاء دي أشياء مثلاً ممتين لغانطوا في فهمها وأظنهم لا يكثرون لا يكثرون إلا منصر القرآن على كفر يكفرون وهو أكبر أظنهم لا يكثرون إلا منصر القرآن على كفر يكفرون مين تكثرون تب؟ مين من تكثرون؟ مين كيفل عندكم اليوم؟ إذا كان بعضوا يقولوا يشك حتى في تكثير كافة الأصل والله مستعد وعدني لا يكثر إلا منصر القرآن وعلى كتب الكفرعون ونصوص لا تجيب بتعيين كل أحد منذ رصبها بحكم المرتد هذا ما فعل؟ وضع رصبها بحكم المرتد ترى في, في الإقناع وفي النقنع وفي غير الكتب كتب البهوتي بالله. يعني برصونه ولا يطبقونه. كيف إلى أكتر يوم أول ما يبدأ في الرصون كما ذكرنا ما عن سيك وأنه سيك وكاسر حتى في قوافل الإسلام دي اللي حضر هاي على ما بلايا. أقر ب هذا. أقر ما عندهم بلايا كما قلنا. هذا اللي رصد حقيقتة للرصون يعني ولا يطبق على حد. هذه ضلالة عالية وجهالة كبرى بل يطبق بشد الذين توقفوا في تفسير معين في الأشياء التي قد يخفى دليلها الذين توقف في تفسير معين في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكف عن تقوم على الحجة السارية من حيث صلوب الدلالة فإذا أخذ نحلا الحجة بالبيان كاف كفر سواء ثائم أو قلم ثائم أو ثائم وأنك ليس كفر آه ليس كفر الكفار كلهم الأئمة في كفر وجهد وفي كفر عناد وكله كفر عناد لا كفر إلا بالتكذيب لا كفر إلا بالجحوط لا كفر إلا بالاعتقاد أخوال جميلة باطل لا كفر إلا عن عناد أفضل وآلت لا في كفر مجرد ألا للأستاذه أستاذه كفر عم الله بمجرد تستهزائي ما كده لما في القلب كما يقول بعض صد الله وصوق أن يكفر في قلبه سامرات ما في القلب مقتغر ما في القلب دليل على ما في القلب أقول المتجع كله كما قال الشهر راجع أوروه عصري حدا برط لا يكفرنا بالقلب هناك كفر مجرد فعولا ينفذون كل أبي الله وآيات الرسول كل ينفذون الآية فكفر الله عيش بمجرد الاستيذاء ما قال لما قام في القلب قال هذا قال لا عتني لقد كفر أما هم ماذا يقول يقول الشيخ محمد بن راع فإذا أودى حتى لو محمد مذاين فإذا أودى له لو الحجة بالبيان كافٍ كفر سواءا فايم أو قال ما فايم أو فايم أو أن كفر ليس كفر القثى كله عن الناس أنما على بالضرورة أن الرسول جاء به وحلفه على بالضرورة ثم على بالضرورة أوصل الدين والمرض باهرا واجبات باهرا كلها على واحد عندما علموا ضروا ان وصف جاء به فضل الله فقال له فهذا يقفر دين مجرد بال مجرد وفر مجرد هل له تعريف قال ولا احتاج لتعريف سواء في الاصول او الفروع ما لم يكن ما لم يكن حديث عاد من الاسماء طبعا او نسبه مبينه والقسم الثالث يكون اشياء تكون غامضه فلذلك فرصت فيها ولو بعدما أقيمت علينا الدبالة وصوصاً كانت في فرع الرسول ومن أنت من ذلك الرجل الذي أوصى هذا ونخرقوه دماث إلى آخر كلامه قلنوا هنا بذكر بعض الإجماعات في المسألة على تكثير عباد القبول قال البردهاري رحمه الله وَلَا نحجل أحداً من أهل طبلاً من إثلام حتى يرد آيةً من كتاب الله أو يرد شيئاً من أثار وصول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أي صلّي لغير الله. إذا فعل شيئا من ذلك فقد واجب عليك أن تخرج من الإسلام. لا ت... لا تؤمن كلامه. ما تعرفه ما تعرفه. هذا واضح. إذا فعل شيئا من ذلك فقد واجب عليك أن تخرج من الإسلام. لا ما بعد فر من لا قال هنا في الكلام هذا كلامه هذا قال بعد فر بعد تعريف. ما قال ماشي عليه ما عليه صلّى من الإسلام وصلّى للسنة. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإثنة بالحقيقة إلى آخر الكلام قال القرافيك شرح تنقيه الأصول ولذلك لم يعدره الله وجئت بنص بكلامه لأنه نص في المسألة مثلا القرافيك بيقول عن شيئا ما هو عالم نأخذ من هان قال ولذلك لم يعدره الله بالجهد في أصول الدين إجماعا انظروا شرح تنقيه الأصول ولذلك لم يعدره الله بالجهد في أصول الدين إجماعا عن بعض عارض يكون مقالفين في بعض الاعتقاد بسرعة لكنهم بر أقر بهذا إجماعا قال ابن ثيمي فمن جعل الملائكة والأنبياء وفائط يدعوهم وإذا وكّل علي وسألهم جلب المنافع ودفع المضاربين فلأن يسألهم غفران الزب وهي داية القلوب وتفريج الكرب وصد فاقط فهو كافر بسر بإجماع المسلمين وقد قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بالعباد المكرمون ماذا تقول في هذا؟ هذا صوابه، نص أصل واضح. ورخل الإمام محمد عبد الوهاب النواقب العصف فقط من جعل بينه وبين الله الوفائة يدعون الله فلما الشفاء. وترك عليه كفر إجماعا. قال ألا من سليمان بن عبد الله؟ وقال الشيخ السليم من جعل بينه وبين الله الوفائة؟ اترك عليه ويدعون الله فلما كفر إجماعا. إذا هذا منقول عن شيخ السليم. نقرأ وعنهم غير واضح المكرمين المكرمين لهم منهم ابن مصلح القروء. وصاحب الانفاف المرداوي وصاحب الغامر عن كرمي وصاحب الاقناع الحجاوي وشارح شارح البهوتي وعندهم يتقلون صاحب القراطة بل عزل عيتني أنا ما عنده بالبناية أقول أنا يعني ونقل صاحب القراطة بل عزل عيتني, عيتني في كتاب عن صاحب الفروق قلت هذا لأنه مسلمان فأنت تتخل نجيد فأنت يصير عزيزة علي قلت, قلت. وهو إجماعا صحيح معلوم معلوم بالضرورة المدين وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وإنهم في باب حكم المرتدي أن من أشرك بالله فهو كافر أي عبد مع الله غيره بنوع النال وعلى العبادة وكثبت بالكتاب والسلطة والإجماع أن دعاء الله عبادة له فأكون صرفاً غيره لله شركاً يسير عزيز الحديث صلى الله وقال العلامة أبو بطين معلق عن النقل السابق الشيخ الثامنة قال فقد جزم راحل الله في مواضع كثيرة لكفر من فعل ما ذكره من أنواق الشرك انظروا تعالوا العلماء السنة مع النصوص شيخ الثامنة يعرفون النصوص الواضحة البجنة وعرفون النصوص المجتبعة انظر ماذا يقولون فقد جزم رحمه الله في موابع كثيرة بكفر من فعل لا ذكره من أنواع الشرك وحتى إجماع المسلمين على ذلك ولم من الجاهل ونحوه ولم من الجاهل ونحوه وقال تعالى إن الله لا يأترون شكده وقال عالمسيح إنه قال إنه نوشك بالله فقد حرم الله وعلي الجنة ومعوه الله فمن خفى ذلك الوعيد فمن خفى ذلك الوعيد بالمعاند فقط فمن خفى ذلك الوعيد بالوعيد فمن خفى ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد ماذا اعتبر ثاني اعلى قول ثاني لا يا عباد الله قال فقد شاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخرج عن سبيل المؤمنين والفقهاء يصدقون باب حكم المرتد من أشوك بالله ولم يؤيد ذلك بالمعاند لا ينكون هؤلاء على المعاد الله المستعان ورحمة الله بالله وينسبون عبد القوى له السمة والله لا يقتل أحد السمة لا والله من يقتل أحد السمة أبداً من يقتل أحد السمة أرفع مقراط أنت وعلى شيخ الإسلام المترجم رحمه الله فمن جعل الله لدًا من خلقه فيما يستحق عز وجل من إلهية والرغوبية فقد كفر بإجناع الكل فإذا ذهب هذا نص هذا شيخ الإسلام إن صدنوا الله سبحانه والمستحق للعبادة بذاته لذاته من ألوه النعبد الذي تألأه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد وما سواه فو مفتقر مقرور بالرغوبية فكيف يصبحوا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 أن يعتقد أن شيخه ينزقه أو ينصره أو ينصره أو يعديه أو, أو يغيفه أو مقيمه أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له أو كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم فرده مطلقا أو مقيبا في شيء من فضل ذلي يقرب من الله تعالى أو كان يرى أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة رصد صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء ماذا؟ فقل هؤلاء أعمالهم كفر وهم نصرون ما شاء الله تبارك الله نعوذ بالله سلام باطل قال فكل هؤلاء كفار إلا أظهروا ذلك وهم لافقونه إلا نظهرون وقال العلامة وأبو وطير كما أطلق رحم الله شخص الكفر على فاعل هذه الأمور ونحن في موابع لا تحقق وحتى إجمع المسلمين الكفر فاعل هذه الأمور الشجية وفرح بذلك رحمة الله في موالأ كما قال في أثناء جواب الله في الطائفة القنبرية القنبرية قال قال في انتصاء الشيخ المغطي قال الشيخ السامة المتينية وعلى إذا كان في المقالات القصية فقد وقالوا إنه في المغطي أمضان لن على عني التي التي يكفر يكفروا صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الضاهرة أبي هذه هي نص من سلم على نص ما معلومة للدين الضرورة ووصول الدين لمحنة واحد الوازي بالضعورة لمحنة واحد قال الله إذا كان في المقارات الخطية فقد يقال يقرموا فيها مقطع ضادل ينتقوا على العجة التي أكثر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلموا العامة والخاصة المسلمين أنها من دين المسلمين ليس فقط هذا قوة النصارى ومسوسوا بالعلمين هذا قال بل اليهود والنصارى يعلمون الله أكبر كل كن يزاود النصارى أعلم من هؤلاء على باطلهم وعلى كفرهم وطلالهم؟ كن أعلم من هؤلاء بهذا مثله؟ لا حال لا قوة إلا بالله إلا هو أن يشتكأ من حال هؤلاء قال لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة كان من خاصة العامة الخاصة للمسلمين أنها من دين الله من دين مسلمين بني الهدوى النصارى العلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم وقت بها وكفر مخالفها مثل أمري بعبادة الله وحده ولا شريك له، ولا يعل عبادة أحد في الله من الملائكة والنبيين والملح والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك. فإن هذا أضعر شعائِل الإسلام. ومثل أمري بالصلاة الخمس وإجابة دعاء وتعظيم شأنها. ومثل معادات اليهود والمفارق والمسيحيون الصاريين والمذبوس. ومثل تحريم الصلاحي والذبيبة والخمر والمنف الريالك. ثم تجد <تجلت> الكثير من الوأس آذين وقعوا في هذه الأمور فكان فكان مرتدين فكان مرتدين نقل فكان عمل ممردة وهم غير مرتدين فكانوا مرتدين الله المستعان، ولو جاء كلام مخالف على عن الشيخ الأسلام كما قلنا تعالى مبناء ومعامل تاني السنة وتجعله هل يشبه عليك من على عطفة على بالخلافك فتقضيه فلا توفق الفوار كما قال العلامه مسكو ما توفق الفوار والله لا توفق الله لا توفق الفوار انك على باطل على باطل يمشي في وراك لا حول ولا قوه بالله لا حول ولا قوه بالله قال الاله رحمه عبد اللطيف الشاعر ان الله وهذا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكلمات هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من اهل العده معروف مشهور هذا كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامهم أفخاذ رسول الله ومن بعدهم تابعوا ومن بعدهم نمع من العلم من فتوى حين يوم من هذا الجمع هذا معروف مشهور بنتأتي تقول فيه خلف يعني لا هذا غير معروف مشهور هذا شب هذا كلام باطل إذا إذا أردت الكلام يترى وشه العلماء وهم يقولون عندي نحن مخالفة وكذا لا أعلم بأنه خالف الله مخالف لأن تكلب فيه كل من بعد من عين مشهور مقرر في محل في حقل من عدل بالله وأشرك به. لا تدعون يعبد الله عن عباد الكبود. لا تدعون. لا تأخذون العاطف بهم. الله مستعان ولا حدث لكم من الله. قال معروف مشهور مقرر في محلي في فقر من عدل بالله وأشرك به. وتقيمه السقي لا أكبر وأفضل. والحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة لا يكادر فيه إلا جاهل لا يبنى الناس فيه من أمر دينهم وما جاءت من الرصم وقد أفرد, أفرد هذا المسأل غير واحد من العلم وعكل إجماع عليها وأنها من ضروريات الإسلام كما ذكرت قي الدين من كيمية والمقيم الجودية وابن عقيم وصاحب الفئة والبزابية وصنعوال الحلبي والمقييد الشافعي وعمل بن حسين النعم الزبيدي كان من سلاين من العلم كان ابن علي شوقاني وغيره من اهل العلم انبروا اصبحوا حضرا قال ايضا لو كان الشيخ عبد لطيف في الدين البيدي مثلا الهيامه ولي شبهه قويه عنده حقيقه لكن الحمد لله وجدنا اجابات للشيخ عبد لطيف فحنون العلامه يفسر في اماكن كثيرة قال وقول لا اله الا الله يرد على لا يبدو المسكين أن قول لا إله إلا الله إذا لم نعرف معناها ولن نعمل مقتضاعة أننا لا تفيده ونقل عن الشيخ محمد بن عبد الأخر أنه لا خلاف في التوحيد أنه قول وعمل واعتقاء لا خلاف التفيد نفتقون العقيدة لا خلاف فيها طائعون لنا العقيدة لا خلاف فيها طيب العمد لله الحمد لله لا خلاف العقيدة كيف يكون خلاف في مسألة مثل مسألة الأم الكبار وهي مسألة الإيمان؟ والعمل أنا لا أريد أعرف ما خلافنا؟ كيف يقولون مثلا أنا فيها خلاف؟ كيف يقولون مثلا عن مجال في عبادة القرآن كبر؟ لا تباعوا في بعض المسائل العالية وبسيطة ويدعي فيها يدعي فيها أن هناك خلاف في مسألة كبار فيها خلاف في وكل حلقوت بالله ما هذا الفن؟ أرسله جبروتيس، بل أدلت والنصوص تلاكرة متظاهره على أن طلب الحواجز من الموتى والتوجه إلى شرك محرم، وأن فاعله من أسر السفاه وأذل الخلق. الله أكبر، وأنه من عدل بربه وجعل له أنداداً وشركاء في العبادة التي ما فصه الفواه، ولكن ذري غيري، وأنه أصل شكل آلم، وقد حك الإجماع. الله أكبر. هذا يطرد له وقد حكى الاجماع على هذا شيخ في كل الاسلام في رواضئ من كلامه وكذلك يقيم الجوبيه قرر حق منهم ولمشكك اكبر وعن اصدق العالم في كتابه دفاتر اللسان عقيل كفر بطلب الهواء وابن معقل كفر بطلب الهواء من الموت وبفسر النقائي فيها يا مولانا يفعل كذا وكذا ولمن قال الله أكبر ولم يحارب في بد. إذا قلنا قال السحرة غبيش. وقفنا عند قوله لأن الأدلة والنصوص مترافرة متراهقة على أن طلب الحوائج من الممتا وترجع إليهم سكون محروم. وأن فرحهم من أثقل صفاء وأفضل خلق. وأنهم من خذل لربه إلى دعاء وأنداب. وشركاء في العبادة لا توصف السوا. وما أخبرني غني. وعندما يقصر سلك العالم وقد حكى المجمع على الأهل الشخص الثاني بالكلمية في براءة من كلامه وكذلك المخاليون الجوزية قرارات حلم الله عنه بشكل أكبر وعندما يقصر سلك العالم في كتاب إضافة الله فعل وغيره ودن عقيد تصفر بطرب الحوائج من الموتى تصفر تصفر بطرب الحوائج معقيد نور العمالة الآن لا قديم قديم تصفر بطرب الحوائج من الموتى ودس للقاع فيها هذا هو دس ولا ماذا؟ في كتاب الكريمات النافعة تدوا كالشراف الواقعة بشيش عبدالله ابن محمد ابن عبد الوحىب لا قا لا بس الكلام يمكن ان ادعوه فلنشبت هذا سير عبدالله اللي قد انه كلام ألغم يراني مخالف في ما يقولونه فكلاني مرده وكما قلنا عبدالسان أخطأ الشهد ولكل عبدالنصوف عبدالله عرفوه الحمد لله أجابوا على بسهولة جدا. قلت بعض الشبعات عن الشيخ البرزان حاجز على الله وعفقة تقييمة السرط الحمد لله ما لا نجي قال هل من الشتاب الشادة وقال رزيخ لا نقول إنه المتشادة الله هو أكبر أنا كلمة صعيف يرغبون الشتتات كما قلت عن الله وعصولهم يفضلون بها على قال أما يخشى عبد الله أما كلام الحنابلة فقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل هذا الذي أشار إليه عبد اللatif لا لا عبد الله يقول فقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل ما صار التكاليف على الجهل والضغن عبده عن أوضاع الشر لا تعين أوضاع وضعوها لأنفسهم فقلت عليهم لا تدخلوا بها تحت أمر غيرهم ومنحني بصر شعر بهذه الأوضاع، لا في بعضهم الأهل هذا نقرت، من أهل الشدة، هذا الله، هذا، وهم عندي إذا عندهم إذا عندهم قرابة الكفار، يا رجل الإسلام، يا رجل الإسلام، هذا ما يقول الشمام أو العاهد، هذا لأني أن غيره، هذا يقول بيت إجماع الخصابة نبض، هذا عن مقننة، حتى إجماع شيخ الشب، حتى إجماع ابن قي. كنا والله والله سيدي قاموا رايحين يقولوا هناك وهم عندهم قصاره من الاوضه مثل قاموا القبور وخطابوا النوتا بالحوايش او كتب الرقاي فيها يعني ابو اي يسعل بكذا وكذا انقاء الخط على شده ابتغاء بما عاد ذلك العزه ذا الكلام يقول الشيخ بن من محمد بن عبد الله هذا تقول الشيخ عبد الله يقول يقول, يقول السين لو قلت اتامل قوله وهو عندي كسرار بمراعي الاوضاع وتشبيه ونعم وت... متشبيها هو اياهم بمن عبد لا توجد كل شيء عندنا يقول بالقول ثاني العيد على هذا لا والله كلام كثير جدا كلام كثير جميل جدا في هذه الحلقه وهي الكلمات النافع في المكفرات الواقعة و نقرنا لكم كتاب لكثير المأيم والفرق بين القيام قيام الحج قائم الحج names lah挨حة كدx عبد الرحمن و نقرنا لكم الكتاب مسائل الملك الراط لا العلمة عبد, عبد الوحذ و عود الرحمن و نقرنا لكم عن كتاب من هذه التأثيف كثير من النصوص بالعبد الرحيم و نقرنا لكم كتاب أيضا نسبة عبد عبدالان من تعبد الرحيم أحضر ماذا يقول أيضا عبد اللطيف في موضوع أننا عبد اللطيف في موضوع آخر في مصلى عبد الله الثالث فالشيخ رحمه الله محمد عبد الله واحد من الجملة وفرض من أحاد العلماء ولم يخرج عن فضي أهل العلم في مسألة من المسائل والمسائل التي تجيء النزاع هي هذا في هذا لون فيها الآن لأن النزاع طبعا ماذا مع من الحاضرة النزاع عن جانب السنة ولم يبق ومسألة تلقي فيها النزاع المحيّة تلتينها عشان لا قلت أنا تقوّيت عليه لا لا تقوّيت قال وإن إبعاء الأموات والغاكبين للشفاعة أرغبهم المقال مسألة خلافية أكذا؟ لا قال أبن المقال مسألة إجناعية لا نزاع فيها بل مع العلماء الأمنا الله أكبر مسألة إجناعية مقال خلاف قالوا انت لا قمون يختلفون يتم نصوصي خالف بعض وعبعضا لا لا أبدا هذا الفهم الفهم غلط هذه مرات الشرق ورد علماء هو واضح بي مساءة الإجماعية نزاع فيها بين علماء المرقب حتى شيخ إلسان جمع على قفل من جعل بينهم بين الله ورساق يدعو من يساله عليه بل حكى في ربي على النحارة أن النبوات هو أكثر النبوات اتفقوا على تكفير من دعا الاموات والغائبين هذا ما يحتاج الى الله بدائيه مع نور المستقيم الضلال موثق بالذم والكذب نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله ما ناسخ الخلوب من بعد ايجاده الله لا ناسخ الخلوب من بعد ربي على المخالف ان لم يوافق ان على تكفير من دعا الاموات وقرر أن هذا من العبادات التي لا توصف في غير الله و لا يستحقوها أحد في وقت ستودوا على هذا، أودوا على عائدة ستشغلوا من بالله. ستقول العائدة قال كذا يعني يذهبون إلى الشخص المتكلم أنا عائدة تعلم ماذا يتعلم معي يعرفون إلا كلمة قولون رجل قولون رجل ما يقولون رجل. رجل. رجل يخصد فلان لا يخصد علام لعلّه كذا، له كذا ستركوا الكلام كل كلّا تركوا الكلام كله وتركوا الكلش كلها والبرحيم كلها نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله وهذا حبابي وهذا عبرال وهذا كده طيب خلاص انت من هذا هذه رسول ما عرفناه عبابي كده انت هنا طريب وكما قلنا عليك تقول مجدي او لا لا تبعينا بان ازبعنا بان لا اقل عمد تلك ولا واني طائفة او مجد. لا والله ياضرع مستقبل من يثبت لطائفة العميري الله السلفية، سلفية الحق. نعم، فمنين السلفية؟ إن شاء الله كتاباً وسنة على ثالث السلفين. أبراهيم الله من أن, أن تصدق لنا وإلا نو طائفة أو قر قاعدة. لكن كل شيء فعله بالمجدي، والمجدي أصل الحدادي. أنا بسم الله الحدادي والله يهمنا. كسر الحدادي وبدأ وفت... تكلموا الشباب في فلسطين في أمات كديار. الحدادي ما صار السنة زعم الله خير. وفلتو حيب والله ما دخلوا قررت بخلنا لش قررت بما في مقاله وقرروا ما أدد قررت بحدي التاريخ يجعني عمي الحددين قررت بحدي خلاص انت هي للماذا أدد أخفنا لكن أنت لماذا تضررون البراعيين بذكرناها وعدوا على تنسى براعي اتهموا وما ما تقولون ثم أرضوا على برايك كنت تعال تعال أتهم أذل ما تقول من جلسة تعال سأعود على واحد واحد والله يوم ده هؤلاء نعم ال ال بونو أنساه ما يصير يروح بونو يعني مخرج بحق إيه اليوم المشكين يعني ما قلت له ما خرج بحق لا يعرف الكلام بس يتكلم فقط قال حدادي مترقى عدادي كذا ما خلاص نجينا تتكلم فيه أعوذ بالله أعوذ بالله من وان من الحشر من الظلال ومتدرك للكلام في الناس فقط. يقول جرح يا أخي ما عندك أهل ونضع ضد عركة من الصبكة في الجرح والتالي من الصبكة دعني أعرفك قلت ما شي. إلا عندك شيء إذا عندك جرح الله خير قلت قلت لك برور الله أنا أأخذ بحثك وبحثي أنا بحثي عند العلماء. والحمد لله يقول قبل أقول الله موجود عندي عيني أصوله فقفت بعد تصريح بعض الأخطاء الأطمائية ولو يقدم الله يقدموا لهم يلوف في مدار الله غير وغير من العلمات فقرأنا تكاثل في إثمان تصحيح الأخطاء يقول أنت قد اللي حصل لنا في هذا أكتب أكتب صبيع تعال لك كتبت يا رب في نفس الله واذا تهدون هذا يخل معار العقيم ذاك تخشى. تخشى من معار العقيم وضع كان لك، كان ترأت لك يوما ما، تقول الشوكان لكل كذا وكذا، فقلت في آخر البحث تل على أن في لهالة قوله، أنا عيت وحدك هذا، لكن لا لنفعل الآن، حتى خلنا نقول أمور أخرى، أنت تستطيع أن تتكلم في هذا، أنت لا تحسن إلا فلان كذا وفلان كذا غيما ولله، ألا تتحسن؟ حقيقة، أتكلم، وابق على ما أنت عليه، فقينا دار. خالي الوثاق كما لو فيك الشهر الفاضل الجبور بذر الله خير و بركتي كنك ساقر ساقر فاقلت يا رقيب تكمل فيك ما شهر قلنا عليك لكن اخرج بحتك اخرج بحتك يا مسكين اخرج بحتك بل انت اخطار في كده و كده و والله الا اخطر بحتك بمك فيه والله لنفسي او قد بحثت لهيئة كبار الظلمان وقل انظر فوضع هذا ايه بكلامي انا انظر حسن انتبق على المعطي ايه انا تبقى على الناس اكتب اكتب في هذا اتبني القرى قل فيها في اكتبان معنى ان شاء الله عندي ما نكى كاقوان نكى اقوان ينتج جمعها وانسان وانشاء الله تعالى مع الزمن فترى ان شاء الله وديد علي يقول ايه بكلامي ايه عم عما انا نعود علي تكلم بكلامش تكلم قول حدابي بصر حدابي الاخر لا يضرون ان شاء الله عن شيئا منك لا يضروني لان نفرد ان شاء الله على قلب صحيح دير للنعم لكن انت انت ماذا فعلت اكتب وان الاخر صاحب فرنسا الاسلام فلم الجزائر هذا هذا الجول لا يفهم شيئا وقد كتب من كتاباتي انا ونقر من كتاباتي انا والله أستعمر لا يعرف كل ما خطر في يامسكين لا يعرف هذا خالد من أي هذا مثلا وتقول بقولي تكاد جهالين وتقول مرتدي وتقول حدادي وتقول كذا ولكن أنت أنت من أعلم كل هذا الحمد أنت يعني حقيقة صبرنا عليك والله سكتت يعني على كلامك وأنت تقول عني مرتدي وتقول حدادي وتقول ما شاء الله ذلك وتعرف الحقيقة يعني وتقول فيها في القدس إذن كنت شكاها لأنه قد ما تعرف الكتاب كله قلوا أنا من أدمر مع بهذا القرد من أخر إذا كان كذلك إذن ما هي حدادية في سندة فقر نفس أقوالك وتوقل من أقوال من مقالة محاصم من مقالة محاصم من مقالة محاصم لا أدف كل هذا ما نعقلك شيء وأنت قل قمت في بدء الأمر توقل ولا تكتب بشيء توقل من المقالة توقل لي عطبت مقاراتك من موقعك كمانا och utekter den där, utan det är bra då det här lyckas nu記 Ontopter, och att de ditt alla av en hätte나� MT ridenå, eller och och ما شروا الكذب يا, يا أبا الأسلام كيف ترابلت هذا؟ تحلقوا سئلة لله يحدث الله يمين يقول الله يكتبوه على الإنسان خلال آدم أو غيره فكتبوا على الإنسان أنا ما كتبه إذا بعد الآثين ما عرف عني عرب بدأ يواجه وبدأ يتكلم إلى آخره هذا حجر بهذا مبتدئ هذا كذا أبرى إلى الله طبيعي ما نتبرى إلى الله منيش ما نفعل تلعاشه لا يستمر بإحضار حديث فقط لأنه رد على الإسلام يرده على الشيخ رد يحديث بأداء بأداء دوله نفسه كل لم أرد على المرض الأخرى كما كل ما يرد المرض الأخرى احتق الله يا إسلام احتق الله قالوا دنيا وقدمها كما وانت روغي راك على اليهود الشعب يؤكدون على قرايه الطارنة أكبر من اختها فان اعتقاد ان القادر القبول والانصران النبيله كثرهم شيخنا رحمه الله مثل من مؤمن منهم اشوا ولهم خطاهم في انهم هذا معتقده اختلف لذلك جاء فتاك ابن عبد العباد محتجا به على ضلالته وعلى في الحقيقة بتسجيله منه على أن كل من كفر عباد القمر وصع لحين بإدادة محور الله وإشارة في خالص حقه فكفُكِفَرَ مسلمًا على قضاء النغفور الله والمكثبين مثل هذا الشيح كافت وقال العلم الله أكبر يقولوننا رأو ده من كفر عباد القمر كفر مسلمًا على قضاء النغفور الله يقولون المكثبين مثل هذا الشيح كافت وقال العلم كافة وجميع رسول كفرين بهذا وقال أحكى الإجمع غير واحد على كفل هذا الصلف ثم ذكر خلال شغل السلام المعروف ثم رقل على كابل أصحابي وعيان آه المذهب وعيشات السلام قاله من قبل مغير الله وطرحه وطرحه صلى الله عليه وسلم كفره وإجمع عنه و بعد ذلك القهوة ذكر رجل الشافعي الإعلان وقوط على الإسلام وعرض الهبث وقبل رضّ إلى آخر كلامين أستفى بها والله الله وعلا بقي تنبيت أيضا على سلام الإسلام إنه أيضا على أن الشيخ معرض الشيخ طلب مني أقرب أحدث أن ماذا أن أحدث المقدمة معنى لا نطلب الشيخ المباشرة وإنما هو قفل هو قفل بالمعنى هو أكبر أن الشيخ يخبره بهذا أنا وريد أن أكبر الحقيقة فقط وأن كل الحقيقة تقول كل يا أخي لا تكذب عن الناس يا أطلق الكذب كذب الصوصة الجريمة يا رب الله وكل الشيخ رضيء طرد مني وهو أنت المتصدق بالأمام أبو أمام مع أنه أبقى صمع قال حلف مقدمته وقال له في حجب النجو مع أنك أنت بدا فعلت حجب النجو وإمت حجب المقدمة فبقى في المقدمة بني عرف الكتابة كلها كله منقول لاتك عنه كله كله منقول وأنا عارك عنك أعرفهم وكان مو أعلم من اليوم يريد أن يحكم في التخريج الذي قمشتم في الحديث وما قال الشعربي في المقال أقرأ عليك وكذلك مؤيدا في التخريج قرأ كلاما أبغف أكمل لك الكلام أكملت لك الكلام لأنت فأني أنت بداحة ورحوة إلا بالله عليك أن تبتك الله في إخوانك تبتك الله في الإنسانك تبتك الله عليك فيه ورحب الله عز وجل الكلام بكي أنه ضمي فالحظم عظيم يغيري حق <تصفيق> يغيري حق فالطمطل كمان فيه هتعبني من الناس الحق وحرقوا وفتد بالله الله، وحضروا عنه يا بيانا وياكم تعيني الناس وعن أم الصغر الله أعلم وحكرا وصد الله وعلم خليم وعلى نير حليم